مساله التي وعدتكم ان نناقشها في وقت ان شاء الله ليس طويلا مساله نسبيه الاخلاق واطلاقيتها هل المبادئ هذه المبادئ الاخلاقيه مبادئ مطلقه مبادئ مطلقه للتطبيق على كل الشعوب والبشر في كل زمان ومكان وبغض النظر عن اختلاف الثقافات والمدنيات والحضارات والنظم والتقاليد أم هي بالعكس لماذا يكسر؟ أم هي على العكس من ذلك نسبية متغيرة متحركة رهن بالظروف والشروط التي تختلف بدورها من أما إلى أما وفي الأمة الواحدة من عصر إلى عصر موقفان مشهوران أيها الإخوة تحت عنواني النسبية والإطلاق النسبية والإطلاق نعم في الاخلاق. طيب إذن النسبي, النسبي هو ذلك الشخص سواء كان فيلسوفا أو مفكا أو إنسان عاديا الذي يعتقد بعدم ثبات المعايير الأخلاقية أي واحد يعتقد بأن المعايير الأخلاقية متحركة رجراجة مرنا قابلا للتغيير والتنازخ ايها الاخوه في زمن طويل او زمن ايه قصير سريع هذا يعتبر اي شخصا نسبيا يعد شخصا نسبيا وعلى الضد منه الإطلاق هو الذي يعتقد بالايه معكوسه أن المبادئ ثابتة كلية كليه شامله وصالحه للانطباق كما قلت لكم على البشر جميعا يعني اليوم وبعد 100 مليون سنة ومن يوم نزل ادم نفس المبادئ لا تتغير هذا معنى الاطلاق هذا معنى ايه الاطلاق طيب اود ان اشير أيضا في البداية إلى أن الفيلسوف المطلقي او الاخلاقي القائل بالإطلاقية الاخلاقيه يعرف ايها الاخوه ما في واحد يعني ايه عبيط لهذه له الدرجه يعرف ان البشر يختلفون في عاداتهم وتقاليدهم ونظمهم كل الفلاسفه يعرفون هذا ويلحظ هذا ويرصدوه هذا ثابت لديه ولكنه مع ذلك لا يعتقد بالنسبيه لا يعتقد بالنسبيه هذا لا يشكل لي مضادا كما ايه يظن النسبيون وينخلطون في هذا الخطأ المكرور دائما في محجاتهم, في محجاتهم. آه. لذلك كلمة معيار أيها الإخوة يمكن أن منها كلمة standard يعني معيار أو مقياس يستخدمها النسبي بمعنى واحد ويستخدمها الفيلسوف الإطلاقي بمعنيين هذه بداية مهمة في النقاش كيف الفيلسوف النسبي او الأخلاقي النسبي يستخدم كلمة معيار بمعنى واحد أيها الإخوة كما شرحت لكم أن لكل شعب أو لكل جماعة يمكن أن نسميها الجماعة الأخلاقية الآن في السيخ طبعاً هذا لكل جماعة أخلاقية إيه؟ معيارها أو معييرها أن لكل جماعة معيارها أو معييرها وهي كما قلنا تختلف عن معيير أخرى وقابل أيضاً الاختلاف في في أزمان أخرى هذا المعيار عنده فقط الفلسوف الإطلاقية استخدم المعيار بكي بمعنيين بهذا المعنى استخدمه آه. لكنه لا يعتبره معياراً حقيقياً يقول هذه معايير، سيخة جمعية يقول هذه معايير وأنا أعرفها أما كلمة معيار كما أؤمن بها فتدل على إيش على شيء ثابت مطلق وهو حاكم وراء كل هذه المعايير المتحركة طبعاً واضح أن النسبة لأيون به تقول هذا كلام غير صحيح هذا حديث خرافة ما فيه معيار أو معايير مطلقة توجه إيش كل ما هو متحرك قاله غير صحيح هناك فقط غابة من معايير إيش؟ مسحورة غابة مسحورة من معايير إيه؟ المتحركة التي تغير أماكنها باستمرار كما تغير أشجار الغابة المسحورة أماكنها باستمرار هذا إيه هو الفرق بينهما طيب ما هي أشهر حجج النسبيين؟ يحتاجون بماذا؟ أشهر حجج النسبيين على الاطلاق هي حجج أنثبولوجية حجج, حجج أناسية يقولون تأمل طبعا علم الانثروبولوجيا الذي تطور من القرن 19 واستبحر الى حد ما في القرن 20 او الى الآن هذا امدهم بزاد جديد امدهم بزاد جديد لكن لم يمدهم بقيمة منطقية لحجتهم لكن اقامهم عفوا مدهم بتأثير سايكولوجي بتاثير نفساني ساشرح لكم هذا كيف وهذا بصير كثير في النقاشات الفكريه ولا يتنبه له الناس لا يتنبه له الناس اه الفيلسوف المفروض انه لا يخدع بالتاثير السايكولوجي للاشياء هذا التأثير سيكولوجي كيف طبعا عامل أنثبروجيا كما قلت الذي ذهب رواده وعمداؤه الكبار والصغار فيما بعد إلى أقصى أقاص المعمورة وإلى الشعوب البدائية والجزر المهجورة ومكد هناك بالأسابير وبالأشهر بعضهم بالسنوات وعادوا بزاد وفير عن عادات مختلفة وتصورات غريبة ومسلكيات شاذة بالنسبة إلينا أو بالنسبة لاخرين. واودعوا هذا في كتب بدا يستند اليها النسبيون روح شفتوا هذا الشيء لدينا جميل وعندهم قبيح لدينا هذا الشيء يدل على الوفاء وعندهم يدل على الغباء يدل هذا على البر وعندهم يدل على الجحود يا جماعه ما في اخلاق يا ثابتة ثابته وانما في ايه في اخلاق متغيره طبعا لا نريد ان ناتي ببعض هذه الامثله الحديثه يعني كثيره جدا جدا يعني حتى أكلوا هم البشر مثال مشهورها طبعا طبعاً وهذا ثابت من زمان من العصور القديمة ثابت هذا للمؤرخين المؤرخ الروماني الشهير هيرودوت أو هيرودوتوس لو قرأنا إيه في الأجزاء الواصلة من لنا يعني من كتابه هذا الرجل أتى بكم لا بأس به أيها الأخوة من عادات الشعوب وتقاليدها المختلفة موجود يعني هذا ليس شيء جديد أن أقول أنثبولوجيا من أيام هذا المؤرخ موجود هذا كذلك المؤرخين اه نفس الشيء في كتبنا اشياء عجيبه رحله ابن فضلان مثلا تقرا اشياء غريبه في بلاد البلغار في عاداتهم وتقاليد ابن, ابن بطوطه تحدث عن يعني عن ايه عن مستقبح اه ومستملح برضه ايه العادات وفي شعوب اسلاميه كمان أشياء يعني ابن بطوطه نفسه عبر عن انبهاره وعن صدمته عن مصدوميته بها يعني تحدث عن احد العلماء الأفاضل، أظن كان قاضياً قاضي شيخ يلبس لباس المشائخ قالوا بعدين دعاني إلى بيته فدخلت ووجدت سيدة يعني وضاءة حسناء وتجلس إليها رجل فأظلت أنه يعني إيه أخوة أو كذا فقلت له يعني أن هذا أخو حرمكم آه. يعني فقال له هذه زوجتي قالوا هذا أخوة وقال لا هذا صاحبها قلت له ماذا؟ قال صاحبها قلت له كيف صاحبها؟ كان عندنا هذا شيء عادي <تصفيق> وشا مسلم هذا هو ده قاضي آه. عجيب جدا قال فاستعذ بالله ابن بطوطه وسقط من عيني احتكره هي في هنا آه. انا الحين حجيت اول مره في 94 اه يعني ما راني في الفندق الذي نزلت فيه النزل هذا آه. الا واخوه واخوات لنا طبعا مسلمات من أفريقيا في منظر مخيف منظر عن صدمه لا انساه ولا انسى بصدورهن عاريات هي يا بيت الله تبارك وتعالى متأكد لأنه في الحرم نفسه وزع شرطة تدخل وتطوف هكذا بصدرها ومسلمات والأخ هذا قالوا ايش هذا وحادي ورأيت يعني ايش الرجال زنوج هم اه طوال ما شاء الله وكذا سلام سلام كذا إيش وانساب هذي الحالة عندهم عادي يبدو ان الصدر عندهم ليس عورا وطبعا عندهم ايش لا يثير اي شيء هذا عادي وشعوب مسلمة ايش تحكي لذلك انا مره قلت في بلجيكا كلمه محاضره قلت لهم الان لو بدنا نطور فقه اسلامي عالمي بدنا نراعي المتغيرات حدهم ما ينفعش قالوا كيف قلت لهم مثلا احنا عندنا كثير نهتم بالشعر العربي والشعر المجنون والغزل وكذا وعنده شغل كبير شعر في اوروبا هذا مش قيمه الحين صار شعر عادي والمره تقص شعر كانه راجل ما الشعر ما صارش فتنه عنده العرب فتنه في أوروبا ماشي عادي عنده الصينيين اقل من عادي آه. الصينيون من خمسة آلاف سنة المرأة الصينية لا ينبغ عليها ولا يلتفت إلى موضوع شعرها ولا تستر إلا فقط آه. عشر دقائق وربع ساعة ليلة ايش البناء بها وتضع شان أحمر اللون لكن ما عند الصينية المهم جدا جدا؟ القدم. القدم القدم هذا أكبر مركز للإثارة عندهم شيء خطير للقدم فلو تقول لهم أننا يعني آراء في الفقه الإسلامي تتساهل في القدم يمكن حتى في الصله عند بعض المشايخ الاحناف ان المره ايش تبدي عن قدمها في حين يجب أن تستور شعرها سيقول لها حاجهنا بهذا الفقه هذا فقه منحل اخلاقيا لانه يتساهل مع القدم القدم كمان حتى اذواق الناس وتؤثر تختلف من شخص إلى شخص ومن مكان إلى مكان من مكان الى مكان قتل الاولاد في جاهليه العرب كان معروفا لدى بعض القبائل طبعا مش مش عند كل العرب لا لا, لا. قبائل يسير على فكره مع محدود ومعدوده يعني اه العرب لم يكونوا يقتلون عيش بناتهم لكن قبائل وما تذكروا بالاسم يعني اربع خمس قبائل فقط كانت تفعل هذا للاسف الشديد لكن كان ايه بالنسبه لهذه القبائل لهذه الجماعات الاخلاقيه شيئا مانوسا غير منكور شي عادي عنده بالعكس يا دول يعني لانه في شرف وفي حميه كذا الاعتفاد ظاهره الاعتفاد اه غريبة غريبه لعله المجتمع العربي هو الوحيد الذي عرفها قبل الإسلام في الجاهلية وتدل على فعلا على يعني مدى أنفة العربي ومدى عزته وعفة نفسه والاعتفاد ظهر غريبا كما قلت عنها غير معروفة إلا عند العرب تعني هذه الكلمة إذا قُحِط العرب وصاروا في مسغبة وفي جوع وفي شدة وجهد وجه جاهد وليس عندهما يقوت وما يموم به أهله ولده تعز عليه نفسه أن يمد يده فيأتي بأولاده وأهله ويبدأ يطين عليهم في بيته يطين وطين وآخر لبناء يجعلها من الداخل وبسد ثم يلقون حتفهم بعد أي ساعات أو أي يموت الأب العائل والعائلة كلها آه. تموت الحرة ولا تأكل بثدييها هذا يموت الحر ولا أي يمد يده الحربي، شوف الأنف اللي عندهم كانوا هذه اسمها ظهرت لإعتفاد ويرونها أخلاقية ويمتدحون بها يتمدحون بأنه يعني يعتفد هذا ما عشان الله علي يعني الرجل آه موت نفسه موت أولاده ولا يموت يده ممنوع في الإسلام لا فيه مرونة أخلاقية أكبر بليك بكثير في الإسلام عشان ما تموت ممكن تأكل المحرم حتى الميت والدم والخنزير ولا من الصحية غيره وغيره ولا عادن بقدر الضرورة في عنا مرونة العرب لا كانوا يعرون أنه هذا شيء طبيعي العادة المشهورة في الهنادكة الهندوس يعني عادة الساتين الساتين اللي هي حرق اللي هي أرملت الرجل بعد أرملت يموت. هذا يعني لم يصدر قانون بتحريمها إلا في اكتوبر على ما أذكر في 1987، حكومة الهندية أصدرت لأول مرة قانوناً يحرم الساتي، ممنوع المرة تحرق نفسها، والمجتمع يجوع على أن تحرق نفسها، وهذه الوفية الصادقة التي تفي تفهي لعهد زوجها، في اكتوبر 1987 حرمت هذه العادة، معنون الإنجليز؟ طبعاً يعني خففوا منها، ومنعوها، وعقبوا عليها، لكن باقي من يفعلها وإلى ما قبل صدور هذا التحريم ايضا كانت تفعل طبعا لكن يعني في حدود يعني صغير جدا جدا جدا لكن هذه عادة يعني متميزه وايضا نفس الشيء يعني تلقى القبول حسن في المجتمع الهندوسي في المجتمع الهندوسي الرقيق الان اوروبا طبعا يعني ايش يعني تتكلم عن الرقيق كانها هي, هي التي حررت الرقيق وهي من اخ من اواخر الشعوب اللي اقتنعت ايه بتحرير الرقيق مش من اوائل الشعوب الاسلام من اول يوم كان ضد هذه العادة. لكن عمل على معالجتها بطريقة فعلاً ذكية مضبوطة تضيق المدخر وتوسع المخرج وكما لاحظوا العلماء ليس في القرآن آية واحدة تأمر بالاسترقاق وفيها عشرات الآية تندق إلى الإعتاق أليس كذلك؟ هذا الإسلام العظيم قال له الإسلام حرم وأول شخصية سياسية عالمية دعت إلى, إيه؟ إلى تحرير رقيق محمد الفاتح دعم. دعم. وأوروبا ربطت بعض موافقته لكن معظمهم رفضوا ذلك اوروبا أن تتحدث عن الرقيق والاسلام في احكام تتعلق بالرقيق ودين كلدين هو الذي مهد الطريق لهذا الشيء وهي لم تقتنع الا, إلا بعد الثوره الصناعيه وبسبب دخول الاله انتبهوا لانه الرقيق أصبح مكلفا يعني مش انسانيا قد عامهم لانه اختصادياً. أصبح اقتصاديه اصبح مكلف من الرقيق فلا نحتاج الرقيق لكن ان فعلا يعني هذا يعني نظام الرق او مؤسسه الرق مؤسسه مستقبحه جدا لدى الاوروبيين لكن قبل اي قرنص كان شيء عادي قبل قرينه ثلاثه اكثر من عادي فاختلف فانسبيون يحتجون بامثال هذه الاشياء يتون بامثله كثيره ويقول لك هذا هو طيب اول شيء كما قلنا منطقيا هم لم يضيفوا ايه شيئا جديدا بهذه الامثله الكثيرة سواء الامثله القليله او كثيره الامثله موجوده ومألوفه من قديم البشر يعرفون هذا ها يتفاوتون انهم ايه كما قلت لكم يعني في المجتمع العربي بعضهم ايه يعد البنات بعضهم لا يعد والذي يأد يستحسن والذي لا يأد يستقبح هذه العالم ولا الصحيح؟ يستقبحها موجود أن نستعرف أنها إيه؟ تختلف والفيلسوف الإطلاقي يعلم أن الناس إيه؟ يتفاوتون وهو إيه؟ عالم بتفاوت الناس في مسالكهم وأخلاقياتهم ومعاييرهم يعلم هذا لكن الفيلسوف الإطلاقي يفسر هذه الظاهرة على إيه؟ على فروضه والفيلسوف النسبي الأخلاقي يفسرها على إيه؟ فروضه فالظاهرة بحذاتها لا تضيف شيئاً فضلاً عن أن تكون حجة للنسبيين. كيف؟ الفلسوف النسبي كما لا يخفاكم، آه؟ يفسرها بمعنى أن, أن المعايير دائما هي معايير متباينة. لا يمكن ردها إلى, إيه؟ إلى معيار واحد أو معايير قليلة متحدة. قال هذا، وهذا الذي نريد إثباته، آه هذا الذي نريد إثباته، هذه ليشة حجة، ليش. الإطلاق يقول الاطلاق الإطلاق يقول أنا أؤمن أيضاً بهذا التبايد وهذا التغير وهذا تطور وهذا كله ليس إلا خروجاً وشذوذاً في التطبيق الذي يرتد إلى معايير ثابتة او معيار مطلق واحد بمعنى أن الفلسوف الإطلاقي أخواني شرحت قبل ليلتين يفرق بين أمرين بين المبدأ او المعيار المطلق وبين ما يعرف بقواعد السلوك انتبهوا وهذه تفرقة دقيقة النسبي لم يتنبه لها بين المعيار او المبدأ المطلق وبين ما يربي قواعد السلوك ما الفرق؟ كما شرحت لكم قبيل قبيل يعني لدينا نحن المجتمعات العربية والإسلامية أن سطر المرأة لشعرها صور من مستلزمات ومقتضيات الاستعفاف وهو في نفس الوقت علامة عن العفة شوف يعني العفة تأمر به وإذا رأينا من تفعله كان ذلك علامة على أنها تلتزم عفتها عندها قضية مهمة هذا مثلاً. جيداً؟ المخدوم هنا بالحجاب او النقاب ما هو؟ العفة، أحسنتم. في الصين هذا المبدأ فاعل ومحترم آه؟ لدى المرأة الصينية. الشعوب الشرقية عموماً عندها هذه المبادئ. آه. آه. والغربية فرقون وسطا. ولكن قواعد السلوك تختلف. هم لا يرون أن إبراز المرأة شعرها يتناقض مع العفة. أبداً. ولا يؤثر أي لغط. لكن إبداء المرأة عن كعبها أو ظهر قدمها يتناقض فتستر قدمها وتبرز شعرها وهي عفيفة إذن ما الذي اختلف؟ المبدأ لم يختلف مبدأ واحد اختلفت قواعد إيه؟ السلوك القواعد تختلف كما قلت لكم المسلم مثلا وضحكتم من هذا يرى أن بر والديه, بر والديه يكون بالإحسان إليهما وإطعامه في كبارهما وإلى خيره رجال إسكيمو يرون أن بر الوالد إذا عالت سنه وتهدم، يكون بقتله، بدفنه في الثلج فإذا لم يفعل عد عقاً، ولعنه المجتمع شيء غريب نحن لو رأينا هذا، نرى أن ما يفعله هو اللعنة صحيح؟ وهو في نظر المجتمع صحيح، قوائل سلوك اختلفت، والمبدأ واحد ما هو المبدأ؟ بر الوالدين فنحن نبرهما بما تعلمون وتعلمنا وهم يبرون الوالدين بما سمعتم بعضه بالدس في الثلج أو. ولا يمسكه على, هون، على كبر يدسه في الثلج أو. وهو ثميم أو. فيختلف قواعد السلوك اختلفت والمبدأ واحد لا يزال والمبدأ واحد إيه لا يزال أو. إلى آخرين ممكن يشوش النسبة علينا بأشياء أصعب من هذه بأشياء أصعب من هذه مثل إيه مثل مثلا استباحة استباحة بعض الناس او أكثر الشعوب حقيقة أو كل الشعوب أو. استباحتها لشعوب أخرى للحياة والأعراض والأموال والأملاك مع أنهم لا يجزون ذلك لأنفسهم أو. في الجماعة الأخلاقية الواحدة يحترمون حق الحياة وحق الحرية وحق المال وحق الشرف وحق الملكية لكنهم يتجاوزون هذه الأمور في حق غيرهم أيضا هذا لا يشوش علينا المبدأ واحد ايش هو يعني تقرير حقوق جمله حقوق معينه على انها حقوق مكرمه هم بيقولوا مقدسه يعني اه حقوق مكرمه ومصونه هو مبدا لكن مدى التسهل والتوسع في تطبيق هذا المبدا هو الذي يختلف عودا على او على مبادئ اخرى على مبادئ ايه أخرى من ضمنها مثلا الحين يتعارض مبدآن حتى هذا في كل الشرع موجود الحين يتعارض مبدآن الحين يتعارب مبدأ أي حياتي كجماعة أخلاقية أه؟ مح حيات جماعة أخرى فأقول لك لا حياتي أولى حياتي إيه؟ أولى حتى في الإسلام هذا يجد أصلاً له هذا في الإسلام ما يجد إيه؟ أصلاً له الآن لو جاءت لجنة طبية وأجمعت على أن بقاء هذا الحمل في جنين ونفقت فيه إيه؟ الروح نفقت فيه الروح لكن بقاءه يتناخذ مع بقائش أمه أي الفقاء ما في مشكلة ينزل أه. أه. يمات يعني يقتل لأن اي حياة امه اولى هي حياة الاصل وحياة الفرع وحياته ثابته وحياته غير ثابته وحياتها متيقنه وحياته غير متيقنه الى اخر التبريرات الفقهيه صحيح كذلك نحن مثلا نضحي بحياتنا من اجل ايش حياة المجموع في الجهاد في سبيل الله اه لكي نذب عن امتنا وعن حياضنا وعن ديننا وعن ديننا يموت بعضنا من اجل استبقاء مين الاخرين فمن منكور اذا وما المثرب المدمدم المدمدم عليه في أن امه تغزو امه من اجل ايش استبقاء حياتها حقولك لا فيه مسألة أصعب منك مش يستبقى أحيا يحبوا يتوسعوا صحيح؟ لكي يعيشوا مترفين مثلا رافهين على حساب دماء الآخرين آه هنا تدخل مساء الأخرى آه زي إيه؟ كما قلت شيطانة الآخرين إن الآخر هذا خرج عن حد الإنسانية خرج عن حد إيه؟ الإنسانية آه. أو مثلا إيه؟ الهجس, الهجس. بأخطار موهومة أن الآخر هذا يشكل خطرا كامنا وخطرا بالقوه عليه واذا انا لم اتغدى به فانه ايه سيتغدى عليه تتعشى علي مثل اشياء هذه وهذه كلها مبرره كمان على الاقل لدى الراي العام طب التبريرات نفسه يعني لما يجي ايه نفترض الان رجل استعماري كبير يحب ان يستعمر ايه بلدا اخر اه يستعمر بقى ويبدا ايه يشيطن هذا البلد التبرير نفسه له ادله اخلاقيه حتى وان كان كذبا يكذب يقول عندهم كذا كذا وهم عملوا كذا وكل أكذيب ويكتشف أنها أكذيب أه؟ وأكذيب غير حقيقية كما يقال مش ترولايز يعني أه. لكن إيه؟ حقيقتها الكذب هذا الكذب له تبرير اخلاقي. يعني له له معنى أخلاقي ايش هو طيب؟ أنني لا أستطيع أن أجور على غيري بغير مبرر لماذا طيب؟ لأن المبدأ فاعل مبدأ له ممنوع إنسان هذا صحيح مصول محوط مكرم ممنوع العدوان عليه فلكي استجيز العدوان عليه واهدر حقوقه علي اناتي بتبرير اه لا يتناقض مع المبدا هذا التبرير يساوي أن ان انسانيته أصبحت منقوصة منقوصه خطر على انسانيتي انا وعلى ايه ربما الانسانيه البشريه والكوكب والعالم كله فمجرد التبرير ولو بالكذب انا بقول لك هو عامل اخلاقي طلع يعني عنده نوع من الاخلاقيه صحيح يطلبه المستمعون يطلبه الجمهور طبعا لانه الجمهور برضه خاضع للقانون ايش الاخلاقي فهذه الحجج لا تساعد النسبيين كلها ضد النسبيين ولا تزال كما رأيتم من طرف خفي تتلمح وتنظر إلى ماذا؟ إلى المبادئ الثابتة الفاعلة من وراء كل هذا اللغط ومن وراء كل هذا التناعب ومن وراء كل هذا اللغط ومن وراء كل هذا التناعب طيب ماذا أردت بقولي؟ أن هذه الأمثلة لم تأتي بإضافة منطقية وضحت لكن أتت بإضافة سيكولوجية طبعاً الإنسان أيها الأخوة حين تأتيه بمثال يعني يحدث له نور من الاقتناع وحين ترشقه أو ترميه بمئة مثال يستسلم مرات أمثلة كثيرة؟ لا المئة المثال في القوة المنطقية كالمثال الواحد صحيح؟ نحن الآن أجبنا بطريقة جواب عن مثال كجوابنا عن مئة مثال كل الأمثلة التي يستدريها النسبيون نستطيع أن نجيب عليها بنفس الطريقة الآن وهي الطريقة التي تعود إلى بين بين المبدأ الأخلاقي وبين قواعد السلوك وبين قواعد السلوك لكن الناس لا يشعر فلاسفة الناس يتأثرون يقول لك يا أخي أمثل الكثير مئة مثال وهذا حلال وهذا حرام معنى فعلاً ما في اخلاق ثابتة العام يتأثر هذا اسمه تأثير سيكونه شيء تأثير نفسي لكن ليس تأثير منطقي لأن قوة المئة مثل قوة إيه؟ قوة الواحد نفس الشيء طيب الآن لو افترضنا ايش أن هناك ايه مبدا اخلاقيا مطلقا وثابتا يقول مثلا على البشر الا يكونوا انانيين الانانيه ليست جيده وطبعا هذا مسلم يعرف على الفكره ما فيش ناس يقول لك لا الانانيه احسن شيء اه على طريقه نيتشه وبس يبررها لو افترضنا هذا مبدا على الاقل اه سنفترضه الان في هذه المرحله من النقاش انه مبدا ثابت ومطلق وداعم جميل يتساءل النسبيون ما هو الأساس الذي يستند إليه هذا المبدا لان هذا المبدأ إذا اردت أن تفككه وان تعيد صياغته يمكن أن يصاغ في صيغه امر كن غيريا كن اثاريا ولا تكن ايه انانيا صحيح تعرفوا هذه قضيه ايش قضية المستند الاخلاقي بسموه مستند الالزام الاخلاقي من اصعب المسائل ايه في الفلسفه الاخلاقيه اه وهي هذه هي هذه جوهر مساله النسبيه والاطلاقيه يقول لك إيش المستند هنا مستند الإلزام في سلطة يعني في سلطة تأسس عليها هذا الأمر ان بنى عليها هذا الأمر ما هي هذه السلطة؟ علشان يكون هذا إيه؟ مبدأً مطلقاً وفاعلا ودائماً وثابتا. لا بد أن يستند إيش إلى سلطة ما إلى أساس ما ما هي هذه السلطة؟ ما هو هذا الأساس؟ بيّنوا لنا أيها الإطلاقيون وإلا بتخسر المعركة طبعا. هذا الحجة الثانية لمن؟ للنسبيين، الحجة الثانية للنسبيين فطبعاً الجواب المشهور وهو الجواب التقليدي عبر التاريخ للإطلاقيين الدين نقول لك، الدين الله تبارك وتعالى فعل هذا عبر العصور وبشكل مستمر دائماً كان يبعث أنبياء ومرسلين إلى الشعوب ليأمرهم بالخير وينهوهم عن الشر ودائماً كانوا يأمرون بالخير بالتراحم وبخدمه ايه الاجتماعية الاجتماعيه وخدمه الاخرين فاجا له عنده اساس ديني طبعا هذا جواب ضعيف فلسفيا طبعا انا حشوف الاخير طريقتي انا مقتنع بها طبعا وسوف ابرره الاساس ديني والله ما في من غير اله من غير دين ما في اخلاق هو هذا هذه جواب عن سؤال ما فيش اخلاق بلا دين حنرجع له اليوم ننويرها اكثر باذن الله تعالى لكن هذا ضعيف الان ايه فلسفيا لدى معظم الناس ليش للاسف الشديد لشيوع موجه الشك في الأديان والنبوات وشيوع الربوبيه يعني اليوم تلاقي حتى معظم المؤمنين في الغرب هذا كذا هم ربوبيون بقول لك اه في الله في كده بس اما شرائع ما شرائع وحياه بحرام للاسف هذه النزعه الان تتسلق لبلد المسلمين صح اكيد عارفها المثقفون فينا اه في نزعه ربوبيه للاسف الشديد ناس يقول لك ايه اه نؤمن بالله نؤمن كذا لكن احكاء الشريعه والصلاه وصوم وحجاب ونقاء ومش عارف ايه والقران كلام طبعا الخطوه الجايه ما اعرف ايش هي اللي لحد التام هكذا فهذا شيء خطير لابد ان نتنبا له لذلك الخوض حتى في القضايا هذه ومحاوله اثبات اثبات الاسس الدينيه الوحيانيه حتى الاخلاق اللي عزمه المجتمع مهمه جدا في كسب قضية ايه الدين امام ايش جحافل العلمانيه والحاد مثلا اه على المستوى العقدي مهم جدا هذه الاشياء نفهمها ونعرف كيف ندافع عليها طيب فهذا لا يقنع ايش اكثر هؤلاء الناس يقول لك لا هذا كلام يمكن اثباته كيف تقول لي كيف تثبت لي انه الله بعث لكل الناس رسله هذا كلام ما ثابت هذا كلام المتدينين جيبوا لنا اساس غيره عندكم اساس ثاني اذا ما فيش اساس ديني سيرشح الأساس ايش الدنيوي عندكم أساس دنيوي متفق عليه أه؟ وثابت اه ثابت أنه اتفق عليه لكي يبرر هذا الالزام في هذا المبدأ وامثاله طبعا ما فيش ولو حد يقول انا عندي اساس دنيوي وحنقوله ما في وأي أساس إيه؟ تدعو إليه سوف, إيه؟ سوف ينقض عليك يهدام عليك قال لك هذه حجتنا ادعوا نسبيون أن هذه مش من أقوى أقوى حجتهم قالوا هذه أقوى حجة لدينا لأننا نطالبكم بأساس الإلزام صح؟ في المبدأ الأخلاقي ولا تستطعون الإعراب عنه إذا شو خسرت القضية من أساسها وبالعكس مع أن هذه فعلا حجة قوية ولكن في المنطق هذه لو وزناها منطقيا ها؟ فإنها غير تامت الإحكام فيها وهاء داخلي حجة هذه تعرفوا ليش؟ هذه الحجة تقوم في أصلها لدى تفكيكها على طلب البرهنة على النفي هيك ما في المنطقة في شيء اسمه طلب البرهنة على إيه؟ على النفي وطلب البرهنة على النفي أمر ليس من إيه؟ المتعذر فقط بل شبه مشتحيل أنا الآن سوف أتي إلى عالم وأقول له عليك أن تبرهر لي أنه لا يوجد بجع أخضر صح؟ برهر لي يا أخي أنه لا يوجد بجع أخضر هل يستطيع؟ مستحيل لا يستطيع بدنا فلسفة أكثر لماذا طيب؟ لماذا البرهن عن النفي عملية صحبة جدا جدا جدا والبرهن عن الإثبات أسهل بكثير وعلى ذكرة هذا برهان لصالح دائما إيه؟ التوحيد والإمام بالله تبارك وتعالى أرحمكم الله يا أخي أكثر من ثلاثة أم؟ إذن يرحمكم الله نبدأ حقيقة خصة جميلة إن شاء الله ينفعنا فيها هذا المهندس صح؟ أهلا وسهلا كيف الحال؟ شايف كيف؟ أبو داود اللي ما هو أبو داود السجستاني صاحب السنن يروي عنه ابن عبد البر أنه مرة ركب في سفينة ولسه يدوب إيه مشت فيه في البحر قيل أه فسمع رجلاً عطس على الشاطئ فاستأذن واستأجر قرقوراً أو قارباً صغيراً بدرهم بذرهم ورجع على الشاطئ وقال له يرحمكم الله أعطاك ورجع قالوا يا إمام يعني أنت وذرهم وتنزل وكذا عشان تقول له يرحمكم الله قال ما يذريني لعله يكون مجاب الدعوة ممكن هذا ير... يقول له يرحمكم الله الله يرحمني شوف الناس يا أخي الناس. يعني ليس واثق لا بعلمه ولا بصلاة ولا بقيامه بعوه على الأشياء هذه ممكن هذه الله يرحمنا بيها تدين حق هذا. فالمهم يقول ابن عبدالبر عاد عب بالسند هذا بالسند القوي ما شاء الله يرويها ابن عبدالبر ليس حكاية هيك يعني واقعية فنأوا فسمعوا سبحان الله صوتاً يقول يا أهل السفينة ان أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم عشان هيك إن الله سترى إيش أموراً في أمور وسترضاه في معصيته فلا تحقرن شيئا عفوا سترضاه في طاعته فلا تحقرن شيئا من طاعه الله ممكن اي شيء بسيط هذا يدخلك الجنه هذا اللهم اجعلنا اي من اهل الجنه واهل الرضوان فنرجع اذا ليش طلب النفي او طلب البرهان على النفي عملية مستحيلة صحه جدا جدا او مستحيلة بخلاف طلب البرهان على الاثبات سهله تعرفوا ليه لأن الاثبات تاذري بخلاف النفي بخلاف النفي اسم على مسمى متنافي كيف اعطيكم مثال بسيط ولا تنسوا باذن الله الان لو افترض واحد ايش قال قال انا ادعي عندك ليه مدعوه انا ليس احد من الجلوس الكرام في هذه الصالة يحمل مثلا ورقه ورقه نقدية من فئه 500 يورو ادعي هل ينفع يا اخواني يجي واحد يقول نفتش هذا، ما عندوش، أصبت، ينفع؟ لا، طب نفتش الثاني، عشان يكون هذا إيه؟ دعوان نافية، انه ولا واحد حامل ورقة خمسمائة يورو ولا واحد، هو يدعى النفي، ماذا يجب؟ لازم نفع الكل، أنتم خمسين مثلا، أنتم خمسون، لو فتشنا تسعة لسه، ما ينفعش، لازم نفتش الخمسين، بعد ما خلالنا نقول آه مظبوط، فعلاً لا أحد يحمل مظبوط، لكن لو واحد ادعى إيه؟ الاثبات. قال انا أدعي أن أحدهم يحمل ورقة إيه؟ 500 يورو، فتشنا الثاني كانت معه، انتهي خلص، مظبوط، الدعوة صحيحة، صح؟ فيما هي شغلة سهلة، طيب، واحد يقول أنا أدعي أنه لا يوجد شيء إلى الكون، ماذا يجب يعمل هذا؟ ماذا يجب أن يعمل؟ هذا يدعي النفي، صح؟ لازم مش لازم يختبر كل الوجود تخيل كل شيء ممكن يشكل برهان على الله لازم يختبر هنا وفي المريخ وفي المشتري وفي اخر مجره وفي اخر الكون كله واليوم وبكره وفي الماضي كله صح ولا لا من يستطيع ذلك لا أحد لذلك يقولك يبرهن على الاله من يبرهن لحال لا أحد يبرهن لحال لكن واحد يدعي انه الله موجود وخلق الكون وجاء برهن يكفي جاء برهنين ممتاز نور ع نور نورين بصيرها وهذه هي عملية سهلة سبحان الله وتلك عملية مستحيلة فهذا الحجة أنه ما في الشي ما في الشي مستند ما في مستند لهذا المبدأ الأخلاقي المدعفي الإطلاقية و الضرورة والعمل الأخيري ما في الشي إذن خلاص تكسب من القضية. غلط تقوم على ايش. على طلب البرهنة على النفي وهي عملية متعذرة عملية متعددة كوننا إلى الآن لم ننجح في أن ندل على هذا الأساس لا يعني أنه غير موجود صحيح؟ قد يكون موجوداً قد يهتدي إليه فيلسوف أنتم لم تقرأوا له هذا صحيح؟ وهذا موجود على الفكرة وقد يكون فلاسفة كثرة كتبوا وحاولوا البرن على هذا الأساس وأنتم لم تقرأوا لهم وعدم الوجدان لا يعني عدم إيه؟ الوجود انا شخصيا عبد الله الفخير هحاول في اخر المداخلة هذه اقول لكم طريقتي في البره على هذا الأساس. طريقة بسيطة جدا واستوحيتها من ديني ونشوف بس هي طريقة فلسفية تنبني وحنشوف ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غير صحيحة نشوف اه, آه. هذه الحجة ليست محكمة هذه الحجة ليست ايه محكمة طيب الان نجي نوع من النقضات نحاول نهدم احنا عن النسبيين نحاول نهدم على ايه على النسبية احنا بنشوف الطريقه النسبيه هذه في التفكير الاخلاقي اخواني لو سيرناها إلى اخر الشوط الى نهايه ايه الشوط تؤدي الى ماذا تؤدي الى عدميه اخلاقيه وفوضى اخلاقيه مطلقه وتقضي على البحث الفلسفي من اساسه بمعنى انها ستتورط في خطيئه ما يعرف بالتدمير الذاتي سيلف ديستراكتيف هتدمر حالها حيصير البحث النسبي في الاخلاق مالوش مكان ممنوع البحث ممنوع الفلسوف النسبي يبحث في موضوع الأخلاق من أصل ممنوع لا كلام له ليه؟ ليش؟ أقول لكم ليش؟ أول شيء الفلسوف النسبي الأخلاقي ماذا يفعل؟ يستند إلى المقارنة بين المعايير صح أو لا؟ يقول معيار أخلاقي عند هذا الشعب معيار أخلاقي عند الشعب الثاني عند الشعب شفته معايير مختلفة إلى خري مزبوط؟ آه المقارنة دائما تختضم تقتضي المفاضله تقتضي تفضيل انه هذا معيار افضل كذا كذا وبمعيار التفضيل هذا يا اخواني او التفضيل يمكن الحديث عن فكرة الترقي فكرة التقدم لانه فكره التقدم مش بس بالاخلاق في, في كل شيء حتى في التمدين وفي الحضاره ايه الماديه فكرة التقدم تعني التدرج من الادنى الى الى ومن السيء الى الحسن ومن الحسن الى الاحسن لكن على طريقه النسبيه هذا غير متاح وغير صحيح مضبوط ولا ليش طيب لانه هذه المعايير كما قلنا اه ايوه نسبيه مش ممكن نصبح في يعني مش ممكن يكون مجتمع حتى انساني تهارش غريب جدا جدا العالم الغاب والحيوانات اه والبحار هذا والاسماك ومع انه الواقع مثل هيك بفضل الله واقع لا البشريه مؤهله وتقبل دعوات عامة، وتقبل كذا، وتحاول توحد مسيرتها على الأقل في حدود دنيا، ليه؟ ليه؟ هذا التوحيد لا يمكن تبريره على اي الطريقة النسبية، على الطريقة إيه؟ النسبية، صحيح؟ اللي أصعب من هيك كمان، أنه في اطار الشعب الواحد، نفس الإيه المشكلة مطروحة، صحيح؟ لأنه ما في شعب واحد أو أمة واحدة، وهي لفق يعني خامه القماش بسموها رفقه هذه وهي لفق واحد اخلاقيا بالعكس احنا حنتحدثها عن الامم المتحدة مثلا هذه ايش هذه قال هي صحيح هذا البوتقة فيها مذاهب وفيها اديان وفيها اعراف وتقاليد ومنازع في الاكل والشرب واداب العلاقات ايه بين الجنسين اه وكل شيء مختلفة إلى حدود يعني محيره صحيح ايه في سؤال هنا في سؤال كما جاز ذكر ان تقسم البشريه نفترض إلى أمم، والأمم إلى شعوب، والشعوب إلى العشائر، والعشائر مثلاً أفطرد كذا، أي تقسيم بالذكية؟ هناك سؤال فلسفة في بطرح نفسه، أنا لا أتطرحته، طرحه الفلسوف الاخلاق الكبير وولتر ستيس في كتاب The Concept of Morals مفهوم الاخلاق مفهوم الأخلاق، كتاب ممتاز وأنا أدعو أنه يقرأ، ممتاز جداً دعا قال في هذه الحالة، في هذه الحالة التقسيمية، أين وكيف يمكن ترسيم حدود ايه المعايير الاخلاقيه داخل شعب واحد ها انت بتقول لي عنده معايير الشعب وهذا المعايير معايير لهذا الشعب مش للشعب الاخر صحيح الجام لهذا الشعب هذا الشعب مش واحد ليس لفقا واحدا هو شخص واحد هم 50 مليون شخص ومقول نعد ونزعاته قبائله عشائره اشياء مختلفه كثيره صحيح كيف حنرسم حنقول هذا هو المعيار لهذا الشعب ما في معيار واحد سيختلفون حتقول لا ناخذ معيار الاغلبيه الأغلبية و الأقلية فإذا رأينا أكثرية هذا الشعب سبعين في المئة هذا عمره ما يكون إيه؟ معيارا أخلاقياً تعرف ليه؟ لأن كل الأنبياء وكل كل وكل و كل المصلحين والأذكياء الذين يزيقون دائماً كانوا يبدعون ضد, ضد الأكثرية صح أو لا؟ ولو كان معيار أكثرية هو معيار الصحة والصواب وهو روح المعيارية كان ينبغي أن نكون ضد كل نشاط اذا هذا مش اصلاح طبعا كده اذا هذا مش هو المعيار يستحق هذا المعيار صحيح ابدا طب ايش المعيار ما فيش جواب عند النسبيين ما في جواب جواب ما في جواب ذلك الاول يقول ستاس ممكن تأتي ال روابط عصابات شكاو مثلا يقول لك احنا هنا جماعه اخلاقيه احنا جماعه ايه المافياات هذول اه <تصفيق> احنا بتعاون المافيا اه احنا جماعه اخلاقيه لنا معاييرنا اتركونا نحتكم اليها ونحاكم منه شيء طبعا من يقع في قبضتنا اليه هل ممكن هذا؟ لا مش ممكن اه فهم بتورطوا المسيه على فكره في اشياء لا حل لها على مستوى الكوكب وعلى مستوى حتى الأمة الامه والشعب الواحد وعندهم مش حل نوع من التنظير الفارغ بحكوه وله تبيعات خطيرة جدا جدا وتدميريه أكثر من هيك لاحظ بعض الفلاسفه الاخلاقيين ان هؤلاء الناس طبعا يعني ما هم في ساحب ثقة الأفراد ويمكن ثقة في الجماعات أيضا بالمطلقات الأخلاقية بالمطلقات الأخلاقية بحيث يرى الفرد والجماعة أيضا نفسه أو نفسها بعد ذلك وقد فقد يقينه وثقته بما كان يعتده إيه؟ معيارا أخلاقيا صالحا على قل الجماعة أو له داخل الجماعة الآن الأمور قال إيه؟ لا يمكن المفاضلة بينها صحيح؟ طيب إذا لا يمكن المفاضلة ما الذي يمنعني كفرد أن أتخلى عن هذا المعيار الذي يعمل في هذه الجماعة قد يعني بطريقة حسنة على الأقل لهذه الجماعة أتخلى عنه بأنه لا يوجد ميزة ذاتية لا يوجد أي ميزة ذاتية أبداً مسائل اتفاقية فقط وعرضية أتخلى عنه وأنحاز او أتحيز إليه معيار أشرس أو أعنف أو أدنى أو أسوأ طرم الصحيح؟ مع أن السؤال طبعا قد يعترض عليه إيش؟ النسبي يقول لك كلمة أعنف وأشرس وكذا كذا أيضاً تشير لي إيش؟ إلى ثبات في المعايير. سأقول له ثبات نسبي يا سيدي، لا يعني مشكلة. أنت تعترب بالثبات إيه؟ النسبي، صحيح؟ في حدود الجماعة. لكن في حدود الجماعة الواحدة، ليس هناك من عاصم يمنع انزلاق الأفراد إلى استبدال معايير بمعايير. معايير تكون أسهل. أسهل في الإثراء مثلاً. أسهل في, تح في تحصيل باور او القوة. ومع ذلك سيعاني الآخرون. ما الذي يمنعنا نفعل هذا؟ برضو ما عندهم إيه؟ ما عندهم جواب. ما عندهم إيه؟ ج في الاخير بنتقدم ايه بعض الملاحظات المهمة او اللاذعه عاد للطريقه في التفكير الاخلاقي واحد ألا ترون او الا ترون عفوا الا ترون ان النسبيه الاخلاقيين على الرغم منهم وفي غفله فكريا تورطوا في الاشاره إلى معيار عام مطلق وهم يتحدثون عن مقبولية كل معيار صح ولا في في الورطه هذه لو فكرتوا شوي انت هيك حتلاقي ان هذا موجود بالورطه هذه تورطوا فيها ما ماذا أريد أن اقول بهذه الجمله اريد قول التالي يعني لما قالوا في الاخير ما فيش معيار مطلق تحاكم اليه المعايير اه كل جماعه لها معيارها حتى لو قالوا كل فرد ما فيش مشكله لو معياره اه لكن هو كل فرد عشان ما نكذبش عليهم قال كل جماعه احنا قلنا وين ترسيم حدود الجماعه صح هذا ورطه برضه ما عندهم الجواب وين ترسيم حدود الجماعه ما عندهم مش جواب طيب فكل جماعة لها معيار والذي يصلح لها على أقل في هذا الوقت وفي ظل هذا الظروف قد يتغير بعد أجيال وأحقاب لا بأس ألا ترون أنهم الآن اشاروا إلى معيار وهو معيار الموافقة صح؟ يعني أن يوافق الفرد الجماعة الجماعة باللغة الاجتماعية إيش تساوى في الأخير سلطة مزبوط ألا إذن إذا كان هناك السلطة اكبر من سلطة الفرد وأكثر عموميةً، فموافقة هذه السلطة هو المعيار صحيح؟ ممتاز هذا الآن يدلم على طريق جديدة طب إذا ثبت بطريق الماء أن هناك سلطة أعلى من سلطة البشر جميعاً وهذا يثبت بطريقة تلقائية للمؤمنين، صحيح؟ إذا في ناس تؤمن بوجود القوة الإلهية التي أبدعت وصممت وخلقت، وهذا ليس لعب ليس مسألة لهوتية يعني ومشايخ أو رجال دين وقصص لا لا لا مسألة فلسفية ووجودية حقيقية وإذا ما شفنا عبر الأعصار كلها مطروحة وباستمرار يعني لما كتب فرويد مرة يقول إيش آه ليس الله هو الذي خلق الإنسان لكن الإنسان هو الذي خلق الله بخلق فكرة اسمها الله رد عليه بالقول لماذا ظل الإنسان يفعل هذا إلى اليوم كان زمان جاهل وأمن بالخرافة هذه طيب اليوم هاي عالم كبير وطلع على القمر كذا وما زال يؤمن بالله ويطلو الانبيين شغلة أكبر من أن تتجاوز فليس مسألة تخص فقط اللاهوتيين ورجال الدين لا لا تخص الإنسان بما هو إنسان صحيح؟ طيب آه. فإذا ثبت وجود أو في حق من يثبت إيه وجود هذه السلطة تصور لديه ألا يكون المعيار هو موافقة السلطة؟ صح أو لا؟ هذه السلطة على طريقة من هذه؟ على طريقة النسبيين الأخلاقيين هم قالوا ها؟ الموافقة هي المعيار. ما صرحوش. بس كلامهم يتضمن هذا بشكل واضح ولا أوضح. إن كل جماعة عندها معيار. صحيح؟ ها؟ هذا المعيار يصلح لها ولا يصلح لغيرها. فإذا المعيار إيش هو؟ الموافقة. موافقة إيش؟ الجماعة. في لغة الاجتماع تساوي إيش الجماعة في الأخير؟ سلطة. سلطة الجماعة. أمة إزاء فرد. فرد من أمة إيش؟ معناها موافقة السلطة. الموافقة. تكيف مع هذه السلطة أه. نذهب مع الحجة إلى آخرها إذا في سلطة أعلى مش من الجماعة من مجموع الجماعات البشرية سلطة على الكون على الكوكب كله سلطة موجودة فعلا ولها التسلط عليه إذن موافقتها سيعتبر ماذا؟ سيعتبر هو المأيار فرجعنا إلى كلام من الإطلاقيين انه اساس ال الزام اخلاقي الاخلاقي في كلمه كن غيريا ولا تكن انانيا المبدا هذا المطلق هو ايش موافقه سلطه موجود وهي السلطه ايه العليا الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى هو اليه بقول عز من قائل ونفس وما سواها فالفها فجورها وتقواها الله قال المعيار المطلق هذا فعلا زي ما كانت استخلص قال موجود في قعر نفسي والسماء بنجومها من فوقي والقانون الاخلاقي في نفسي في باطني قال هذا هو الله اللي الفها كانت لو عباره ايضا في نقد ملكه الحكم يقول ايه يقول قد يستطيع المجرم ان يفلت من ايه من العقاب ومن محكمة البشر لكنه دائما سيرزح تحت حكم محكمة أكثر إيه وطأة وبهاضة إنها محكمة الضمير في الشئ الداخلي فألهمها وفجورها وتقواها صحيح؟ فألهمها وفجورها وتقواها في شيء داخلي في الانسان. وهذا يعود إيه؟ إلى السلطة التي أودعته إلى السلطة والعجيب يا أخواني ونفس لو قرأته سورة الشمس شوفوا الشمس والوحى والقمر يا والليل والنهار كله إيه معرف ونمس صحيح؟ بعد أن يشقال ونفس طبعا هذه يفرح بها مين؟ فيا وجودي، وق شفتوا؟ قلنا لكوا احنا الوجود قبل الماهيه. ها طبعا الله ما قال هو النفس وما سواها، قال هو نفسن. وصح هذا ما له وجود يعني، هذا مستند للفلسفه الوجوديه ف... ولكن الغريب اللي لم يتلمح وجودي الوجودي هذا النفس فعلا ها اللي من التعريف ملهم الفجور والتقوى. كانه بيقول قبل أن تتحدد اجتماعيا وقبل أن تتحدث ثقافياً، وقبل أن تتحدث بخياراتها، المبنية طبعا على التلقين الاجتماعي وإلى آخره، ماذا فيه؟ ملهمة. ملهمة، لا إله إلا الله، ملهمة وجودة، معناها ستختلف المعايير، صح، من مجتمع إلى مجتمع آخره، له كلها سترتد إلى ماذا؟ سترتد إلى معيار مطلق موجود في قعر النفس، بإلهام الله تبارك وتعالى، هل أجيب حجة إيه أخيرة؟ نعم، هل حجه حجة أخيرة؟ وبسيطه كمان ايش هي وحده الايه النوع الانساني الا يعد مفتاحه الاطلاقيه تقرير ايش اطلاقيه المبدا الاخلاقي وحده النوع واحضر لي ليش يعني لك ليش قلت لي انه وحده الجماعه صح وحده الجماعه والتفاق مع هذه الجماعه معيار ليه يعني معيار لانه في وحده في عوامل توحيد ففي وحده اوسع من هذه اسمها وحده النوع مزبوط ولا في نهايه المطاف احنا مش بشر وعهود وقرود اكرمكم الله احنا بشر كله ولا كل بشر اسود احمر ابيض كذا استرالي امريكي اسيوي مش عارف وزق كلنا بشر وحدة النوع ومشيكو بس ومؤكده في الأديان، والان أصبح تقريبا مؤكدا علميا سبحان الله البحوث الجينيه الآن بدات فعلا تدور على وحده ايش النوع الإنساني معروف الان تجد شخص مثلا في فرنسا اشقر الشهر ازرق العينين اصله ايش افريقي جينيا البشري اصله افريقيا اه وواحد افريقي اصله من استراليا ابدا في الاخير في مهد واحد في مهد ايه واحد اه وفي حوض جيني واحد قبل ايه الله على مئات الالوف او مراهيم السنين كويس النص اديني باكد انه الاصل ايش اب واحد وام واحدة والنص الديني ، سبحان الله ، أشوف إليها الحين بالفلسفة الأخلاقية بالجناعة وعمل ورثة كمان بأكد كمان أنه من هذا الأب استلت إيش كل ذريته مؤمنهم وكافرهم في لحظة ميثاقية ذرية في عالم الذر صحيح؟ ليش؟ طيب آية الذرها تؤشر لماذا أيضا؟ تؤشر إلى وحدة النوع على مستوى النزوع والبواعث كمان طبعا يعني لا يتم خلق أفراد النوع خلقاً إيه؟ دائما مستقلاً لا لا لا خلق كله إيه بضربة واحدة ومرة واحدة بنفس الطريقة يقول أحد العلماء قال فعلاً أنا أستطيع أن, أن أتحسس هذه المشابه وهذا الوحدة مع أبي صور من خلال مثل قولي تعالى مثلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم لماذا؟ لأن نفس التركيبة النفسية عندي هي إيه؟ تركيبه أبي نفس الخلود شوف العلماء طول حياتهم العلماء العلماء يعني يسعون الى ايجاد اكسير الحياه اكسير الحياه اكسير الحياه مزبوط ادم اول واحد بحث عن الاكسير بده الاكسير اول واحد ضحك عليه الملعون هذاك ابليس وضحك عليه قال له ايه كده بعد ما اناهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا او تكونا من الخالدين كانوا الاكسير اكسير الحياه الله لا يقول لكسير، قال له سنأكلوا لكسير سأكلوا، خلاص، تبهدل آه. احنا اليوم لدينا نفس النزوع سبحان الله، الحرص على الخلول موجود فينا لماذا؟ لأننا أبناء آدم نحن أبو أكثر شيء الشيطان بغرينا فيه وبدمرنا فيه إيش هو؟ أكبر رسيل إفساد البشر الشهوات والتعري صح؟ شفت الغرب كيف؟ هو هذا، أكثر شيء افتلنا فيه سارتر عنده إيه؟ كتاب طبعا هو يهودي كان وقال فيه في المسألة اليهودية قال نحن اليهودة الذين عرينا العالم هم هم الشر تاريخ عرو العالم سبحان الله تماما ابليس تماما عرينا العالم فالله يقول لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابوايكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما هو <تصفيق> فعلا طريق لغوايه الإنسان وتهشيش شخصيته أن تنزع عنه ايه لباسه زي ما فعل الملعون مع أبوينا. نفس الخطه ماشيه ليه واحد احنا نفس النزوع ونفس البواعد معنا اليوم ندرس الظرة والفيزا والكيمياء والفلسفة أبونا مكيان عنده شغلات هذه لكن نفس الشيء الفرق مش بعيد يا أخي أبداً المشابه ها فوحدة النوع أيها الأخوة ها وتوريث كل هذه المنازع والبواعد وكذا تؤكد أنه ايه؟ أنه مذهب الإطلاقية هو الصحيح مذهب الإطلاقية هو ايه؟ الصحيح نكتفي بهذا القدر لأنه جاء جاءني تنبيه أنه بدينا الآن عشر دقائق عشان نكمل لا ادري هل حيضلوا عند الحين ايش قدره اني اكمل اه ضل على فلسفه الجمال وكذا شعرت انني عيت الان تعبت ممكن نفتح مجال الاسئله الحين ولا اجوب شاء الله وبعدين نشوف باذن الله تعالى عندي مطلب وحريه دكتور في اسئله تم نتابع عنها امام المحاضره نتجاوز تفضل قول سؤال اقوام ربنا تعالى ولو شاء ربك لا جعل الناس امه واحده ولا يذون مختلفين اتمام الرحيم ربك وذلك لذلك خلقهم لا لا لا البعض يقول إذا كان الحدث عن سبب الخلب البعض يقول إذا كانت سبب الخلب قل يقول الاختلاف فلماذا يحاسبنا الله إذن عن اختلاف <تصفيق> <تصفيق> طيب نجيب بسرعة عنها سؤال سؤال بسرعة ها. هذه الآية الجليلة من سورة هود في آخر سورة ايه؟ هود الله يقول ولي ذلك خلقهم الإشارة ها. إلى ماذا بذاء اسم الإشارة ذاء ولي ذاء واللام البعد والكاف الخطاب طبعا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولذلك خلقهم جمهور المفسرين قالوا للاختلاف في خلقهم خلقهم للاختلاف انتبهوا الآن يمكن أن نفسر نحن هذه الايه على نحو ما قلت بالامس احد لاحدى اخواتي يعني يمكن نفسروها بالطريقه التقديريه التكوينيه انتبهوا مش بالطريقه التشريعيه لا يوجد في شرع الا نص يقول البشر اختلفوا صحيح اختلفوا في اذواقكم ومذاهبكم واحتلبوا ابدا ابدا بالعكس يقول ايه لتعارفوا. ان اكرمكم عند الله ايه ويدعون ايش الى كل سبل التعارف ولذلك يقول الاخوه هنا هذا الهدف يعني أو هذا القصد او هذه الغايه تكوينيه وليست تشريعية ليس هدفا أو غايه تشريعية تشريعيه وانما ايه بمعنى ماذا أن البشر مخلوقين بطريقه معينه ومهيئين بحيث انهم يختلفون طبعا طبعا لماذا طيب اقول لك ليش لانهم مختارون اختاروا ان يحملوا ايش عبء أمانة الحرية يعني الإنسان مختار أمام ربي يا جماعة الإنسان له اختيار وله حرية إزاء رب العالمين يعني رب تبارك وتعالى هو الوحيد الأوحد الذي يستطيع أن يحول بين الإنسان وبين نفسه ها؟ الله يحول بين المرء وبين إيه؟ قلبي حين يشال إله اللهو لكنه في معظم الأحوال بإطلاق لا يفعل يعني من أراد إيه؟ أن يكفر الله لا تتركه من اراد ان يتركه من اراد ان يفهم يتركه لانه ايه سيسأل بعد ذلك في مساءله ايه بعد ذلك فالان سؤال الاخ او الاخت يعني بما انه خلقهم للاختلاف فلما يحاسبهم؟, يحاسبهم هذا هو سؤال قضاء القدر العام مش حتى في, في الاختلاف هذا السؤال الذي يدخل في 50000 اليوم مساله آه. باختصار هو يحاسبهم ها لانه يحاسبهم على ما اختاروا لا على ما اجبروا عليه أي شيء على فكرة وما تقول ليش ما في شيء في شيء اجبرت عليه من الله لا لا هذا هذا غير داخل في الاختيار على فكره الجواب التقليدي المانوس في مساله القضاء والقدر انك انا مخير في عملي اه وانا مسير في شكلي وفي كوني ابن فلان وفلان وكوني من الكويت هذا كلام فرق هذا ما العلماء الكبار قالوه كلام فرق كيف انت مسير كلمة مخير مسير علاقته بماذا بعملك مش بعمل الله صح ومين اللي خلقك الله ومين اللي خلقك ابن فلان وفلاني الله وخلقك في الكويت مش مثلا في إيران الله تبارك وتعالى هذا مش عمل يا عمل الله هذا فكيف تقول انا مجبور فيه احنا ما سالناك عن عمل الله سالناك عن عملك فهذه جواب غير علمي وغير دقيق معظم العلماء يرددون الاسف الشديد الشيوخ الشعراء وجمال مصطفى محمود ول ليش نحكيها ساعه وليس مع الكلمة هذا لا لا لا أنا أتحدث عن عملي عن العمل الممكن أن أكون في مختاراً وين حدود الإختيار؟ وين حدود الجبر إنه موجد أتي مرة بواحد جبري لا يعترب بالإختيار قال لك كل جبر أنا ملناك كذا فالخليف العباسي أتي بي وقد إيه؟ يعني أتى جرماً فقال على هذا الجرم اجلدوه إعشين جلدة ثم اجلدوه على شكله كمان عشر جلدات ما عجبني الشكل قال هذا يا أبي رمو ممين هذا ظلم قال له ظلم ليش يا ظالم نفسه قال له هذا ليس ذنبي قال له ما انت تقول برضه عمرك ليس ذنبك اه ما انت عندك انت مجبور في عملك زي ما انت مجبور ايه في شكلك فلو كنت صادقا اه الرجل نعم فهذا هذا سؤال سهل ما في شيء يعني ايوه السؤال الثاني كيف نفسر ختم الرسالة المحمدية وهي لم تحرم الرق والاستعباد وانما رغبت فقط بالعتق والصدقه ما اعتبار ان قيمه الحريه اولى من القيمه الاقتصاديه والاجتماعيه التي جاءت موعدها اختلف مع اخي الفاضل واشكر على السؤال لا لا لا لا نقول انها لم كذا بالعكس هي اتخذت الخطه المثلى بل الامثل والاحكم لالغاء مؤسس للرق هذه الشجرة الخبيثة، شجره خبيثه لا بالعكس والاسلام على فكره اول شريعه تعاملت معها مع المؤسسه هذه بهذه الطريقة، يعني ايش بدك أكثر من انه من اعتق اي عبده دخل به الجنة، حديث صحيح اذا اعتقت اي عبدا ذكرا بكل عضو منه يعتقي عضو منك تخيل فتدخل الجنه إذا اعتقت امرتين ما يعترضنيش نساء لمصلحتهم الشريعه ايه متعاطفه معنا اكثر عشان يعتق مين اكثر تخيل ما بتخش الجنه بوحده لا لازم باثنتين عشان يعني هذا احسن طبعا اه اعتقت امتين بتخش الجنه فهذه هذه بالعكس هذه قضيه هي في صالح النساء اه بتخش الجنه شوف عتق حكيم بن حزام اعتق 1500 عبد ابن عمر مش عارف زهق 700 عبده فلوس فلوس كثير جدا جدا على فكره كان الامل انك تشتري امه يعني تكون شوي مليحه تكلف اكثر من الزوجة شو الزوجه بتتزوج ب 500 دينار عادي يعني ب 1000 دينار الامل 4000 5000 بعدين ب 20 30000 دينار شغله كبيره فيشتروا ويعتق شغله مش تفكروها سهله يعني يشتروا ويعتق يشتري. هذا الإسلام لا يوجد في القران كما قلت آية واحدة تأمر بالاسترقاق ولا آية وعشرات الائل الكريلمات تحث على ماذا على الاعتاق وتبني اشياء كثيره وبعدين مش يقولوا بس يعني انت لست مكلفا أن تطعم ابنك مما تطعم بالضبط يعني وان تلبسه كما تلبس وكذا لكن أنت مكلف بهذا مع العبد غريب والا تكلفه ما لا يطيق فان كلفته فعين ابي ذره فان كلفته عليك ان تعينه ممنوع ان تقول له يا عبدي يا عبد ممنوع الكلام هذا بل تقول له إيه يا فتاة، والفتاة هو الإنسان الكامل إذا قيل, إذا قيل من فتاة خلت أنني، يا طرفا، ابن العبد تقول له يعني, إيه يعني يا سيد، معناه يعني يا سيد الرجال يعني، حتى في الكلام ممنوع أه؟ النبي قال من لطم عبده ليس له كفر إلا عدقه وإلي بترعي جهنم، تخيل؟ مباشرة، وشوفنا حديث معي من حكم في صعيح مسلم عندما لطم الجاري عنده هذه الحبشية والقصة طويلة عدق وإلا ما في الشي أشياء كثير جدا جدا. هذا وين؟ لم يأتي قبل، لم يأتي قبل الإسلام، إلا في الإسلام، لكن طبعاً الذين أجهدوا هذه الخطة النبوية إيه والقرآنية الحميدة هم خلفاء المسلمين للأسف الشديد، وخاصة العباسين هذولا، أرجعوها جذعة، صار في قصر يقول لك المتوكل، وعنده 24 ألف في التاريخ التابع، 24 ألف، يعني كارثة كارثة، آه. عكس الخطة إيه القرآنية تماماً، لو مشت الخطة القرآنية بطبيعة الأمور، كنا حنشوف بعد ايه سنة، سنه 200 انتهى الرقم العالمي الذي يحكمه الإسلام. ليش لان الإسلام، زي ما قلت لكم وبخطه بسيطه جدا ضيق المدخل ووسع المخرج ومعروف تفاصيل ذلك فلا يقال ان الاسلام لم يتعاطف مع الرق لا بالعكس سؤال كيف بنوفر الحروب الفتوحات الإسلامية بعد العهد النبوي ونجرب حركه الاستعمار هي انا في الحقيقه اود ان منك انا عندي موقف من هذه الفتوحات انا مش متعاطف معاها انا بقول لك بصراحه آه. يعني أنا قناعتي أن الحروب التي كانت دفاعاً عن حياض المسلمين وبلاد مدينهم مبارة طبعا ديناً وخلقاً والحروب التي كانت إيه حروب عدوان باسم الفتحيك لنفتحها كذا كذا وخاصة في في عهد حتى الأمويين والعباسيين ما كانت إيه تعكس رحمة الإسلام ولا أهداف الإسلام كانت حروب إمبراطورية عادي يريدون أن يتوسعوا وبدليل أن الأمة نفسها يعني لم ترى منها الخير الكثير كانوا يفتحون لبلاد كبيرة والأمة تموت من الجوع تخيل تصير ثورات الزنجي جوع وعطش وشيء فظيع والخلفاء عندهم يمتلكوا عشرات الالاف الجواري ها والقاده يقتلون قاده الفتوح اقرا انت اقرا ايش في محمد بن قاسم ها ايش صار في قتيبه ايش في موسى بن نصير ايش صار في اولاده اثنين ذبح لمن يذبحهم الخليفه انه بغار منهم والناس حبوهم والجيش ممكن يعمل لي خلص عليه تخيل هذا كان بيفتح وجه الله يفتح من أجل الإسلام لا والله دعونا نكون واقعيين وصادقين أه؟ أبداً إنما كان أي إمبراطور نقعد بدون يتوسع مثل أي إمبراطور والقوة عموماً عبر التاريخ لا تعرف الزهد القوة لا تعرف الزهد وبالمصطلح إيه؟ الاستعماري القوة تحاول أن تخلق دائما مجالها الحوي. العلامة المؤرخة الكبير حسين مؤنس من أجمل من تقرأهم ومن يعني من ومن أكثرهم مرونة وتفتحاً صاحب المسؤول عن أطل الصريخ الإسلام ومسوعة التاريخ الأندلس حسين مونيس رحمة الله عليه وطيب الله بثرة عنده كتاب اسمه الإسلام الفاتح كتاب مش كبير متين صفحة يلاحظ ملاحظة ذكية قال أنا لاحظ تقريباً كل البلاد الإسلامية التي فتحت بالسيف عاد الإسلام وانحصر عنها والتي فتحت بالدعوة والقناعة لا زال الإسلام بفضل الله منيراً بشمسه فيها تشوف مالنزا وأندونسا هذه فتحت بدعاء بسطاء بدعاء بسطاء ثوماس أرنود عنده كتاب اسمه بريشنه في إسلام أو الدعوة إلى الإسلام وترجم الحمد لله وترجم في الستينيات حسن إبراهيم حسن كتاب رائع جداً جداً فعلاً أقول لك أنه معظم إيه؟ الأمة الإسلامية تدين إيش إلى الدعاء والعلماء مش إلى السيف في ليه بحتي في كتابه تاريخ العرب المطول يقول يوم انكسر سيف الإسلام حقق الإسلام أعظم إنجازاته يوم ما سيفنا انكسر فل وفل حد الإسلام الإسلام منتصر كيف؟ ايام المغول ايام هي المغول وهي عكس مبدا ابن خلدون اه انه دائما المغلوب مو لعيب الغالب لاول مره في التاريخ نشوف الغالب هو الذي اولى على تقليد المغلوب ودخل في دينه ثاني مارتن صار الغز الاتراك هذول البرابر كانوا آه. قبائل الغز هذول دخلوا في الاسلام ما شاء الله وايمنهم بعدين السلاجقه وبعدين مين المغول هذول اللي اقاموا مملكه لما تقرا عنها لا تتتصدق وتنفرد لحالها بزهاء خم التاريخ الاسلامي المملك المغولية في الهند يا أخوي وتشوف الفن تجمح هذا وتشوف الكتب والرسائل والشعر والشعر المغولي في منتهى الرقة واللطف والتواضع والإسلام والدين ابن بطوط يحكي قصة فعلا تستنزف الدموع المآخي يحكي ابن بطوط رحمة الله عليه كيف أنه في البيار الهندية رأى غادي وجاء يصلي مرة صلاة الجماعة في أعظم مسجد في الحاضرة في دلهي وبعدين ما حدث قال له تأخر الخليفة عفوا، السلطان أتباحهم تأخر فالإمام انتظر قليلا بعدين قال له خلاص، هذا تأخر ما فيه يلا أخنا الصلاة ودخل وجاء بعدين السلطان المملوك، ما اسمه المغولي جاء وصلّى عند الأحذية لدى باب المسجد وصلّى عنده بعدين وخلّص وبعد ما خلّص واتعرفهم بطوطة جاءوا قالوا يا أيها الشيخ ابن بطوطة إذا عدت إلى بلادك فأخبرهم أن سلطان المسلمين في بلاد الهند يصلي مع العامة وعند الأحذية ويقبل يد الشيخ وقبل يد الإمام بعدين شاهدوا الرقة وهذول المغول هذول طلع منهم التتار الإسلام أحالهم إلى شيء مختلف تماما وقاموا حضارة وكذا فأيالية شوية نتخفف من فكرة الصيف بدأنا نفتح العالم كلام فارغ نفتح العالم بالقرآن بإذن الله تفضل أسير الدعوة المسطنطنية السحة المسطنطنية مجوعة اللي راح تتحل ونقصر عفرا فون؟ بافور اللي تحب بسطنيين اي ففي تحفيز حقهم انهم بسطنيين اي انا اقول لك ها انا اقول لك اي كمان انا اقول لك في الحقيقة الامبراطوريه البيزنطيه لم تكف شرها عن المسلمين لو تقرا تفاصيل التاريخ اي هم لم يتركونا مثل رسول عليه السلام مثل الرسول الذي انزل عليه وكف الله المؤمنين القتال يعني الله يمتن علينا يقول على فكره القتال هذا شيء كريه ذات الشوكه هذه اه جدا جدا اه لان كان يحب على فكره اهل العرب في مبحث تاريخ مهم جدا اه وادبي فكري يعني يعتقد المؤرخون او الناس العاديين عموما أن العرب يحبون القتال ابدا ابدا العرب يكرهون القتال ويكرهون ايه ولكن يحبون الشرف والانفه اكثر ايش من الحياة الحياء موضوع موضوع ثاني ويسمون فعلا حرب الكريهه يكرهونها جدا جدا عرب العكس هم مسالمون بطبيعتهم والقران جاي يسير في نفس هذا الايه المسار ولكن الرسول لما راى ايش الروم لا يتركونه وبقلوا عليه وقتلوا ايش عماله الرقم الصحيح اه في نواحي الاردن وغيرك قدروا 3 فالنبي اراد ان يرهبهم وراحوا العشره وصار مصار بالحمد لله برضه ايه لم يقع إيه؟ قتال وربنا يم تن دائما انه ايه في قتال وقال كتب عليهم القتال وهو كره لكم وطبيعي طبعا أي قوه كبيرة في حدود امبراطوريه طبعا الاسلام لاخر صار امبراطور يعني ما فيش كلام يعني بس هو ايش خلاف من كلمه امبراطوريه لو كلمه امبراطوريه تاريخيه ايش معنى؟ وسط واطراف مركز وبريفيز واطراف ودائما يؤخذ خير الطرف يوضع في المركز هذا ما حتى في العهده الامويين والعباسيين بالطريقه البشعه بالعكس نسبيا لكن ما صارش انا قرات الاشي جولز في الاوتلاين في معالم التاريخ الانسانيه وهذا مؤرخ انجليزي كبير اه يقول ايه كان الاسلام اذا دخل بلدا لا تسير فيها النهضه وانما كانت تقفز قفزا والله العظيم اه شاكر المؤرخ ستول الكبير هذا وعندكم على اندرس برضه ايش يقول ها يقول عمر وحده ويسمى ابا المدن في الإسلام هذا خطط وحده أرى القرية العمرية خطط زهاء سبعة مدن سبعة سبع مدن وأما المدن الحواضر التي أنجزها وأنشاهها المسلمون التي هي درة والسرة في الدنيا فزهاء سبعين سبعين حاضرة شيء لا يصدق يا إخواني هذا الإسلام و هذا مجد الإسلام فطبيعي في فترة معينة عندما نشعر و نتوجس و فيه دلائل حسية و مدية متوالية إيه؟ أن الآخرين لا يتركونا وشأننا ويتربصون بنا ويتألبون علينا باستمرار فطبعاً لا بد أن نؤمن حدودنا، هذا ما يحدث يعني سؤال العقل الفلسفي يطبط القيم العليا كالخير والعدل والكرامة الإنسانية دون حاجة إلى مرجعية دين إذن ما حدث الغانون المدني إلى الدين؟ لا، غير صحيح، طبعاً لا نسلم مقدمة السؤال أن العقل اه العقل الفلسفي يقول اخ الأخ او الاخت الفاضل بارك الله فيه او فيها أنه يستطيع اثبات هذه القيم بالعكس احنا اليوم يعني المداخل الاخيره عن ماذا عن الإطلاقية والنسبيه انه هل يستقل العقل بهذا الشيء إذا قلت ايه إنه يستقل اه فعليك أن ان توقفني على الالزام اساس الالزام صحيح النسبيه يقول لا ما فيش منه هذا الزام ولذلك ما فيش ما فيش مبادئ ثابته اه اذا لابد أن يتورط في نهايه المطاف في ماذا زي في عدميه اخلاقيه يصير ما فيش حتى مبرر للمفاضله بين ايش بين مدراه انت ايه اه خيرا وشررا يعني ما فيش تفاضل خلص هو أما امور متحركه اما رأينا في الاخير لابد أن ينتهي بطريقه أو باخرى إلى تعيين الدين والوحي تعيين السماء يعني كاي كاساس للالزام كاساس للالزام غير السماء من الصعب انا لما حكيت وفي اخت برضه سالتني اليوم قلت عليه قبل ايام واجبنا موضوع انه في يعني اخلاق بلا دين وفي ملاحق اخلاقيوم مثل ماركس كذا كذا لا في الحقيقه في فرق بين ايش الحاد اخلاقي وبين ملحد اخلاقي الحاد اخلاقي ما فيه الحاد صرف يعني ما في مستحيئ الحاد يكون اخلاقيا لكن ملحد اخلاقي في فماركس كان ملحد وكان اخلاقيا اه تشي جيفارا ملحد وكان اخلاقيا نعم ما فيش مشكله لماذا لانه في الاخير بشر يعيش في مجتمع هذا المجتمع لا يستطيع ان يفلت من تاثيرات ايش الدين صحيح؟ بطريقة وبخرة، الدين يتظاهر مش فقط إيه في النص الديني، في الآداب، في الفن، في المتاحف، في العمران، وفي الشعر، في الأساطير، وفي أشياء كثيرة جدا جدا جداً، لا تستطيع أن تفث منه ولذلك حتى المعجم إيه تبع الملاحدة تجد فيه خطابات وكلمات وتعبيرات دينية فأنا لا أريد الدين بمعنى إيه النص الجاهز الديني، لا لا، الدين أوسع من هذا آه. الدين بالمعنى العام في الاخير الأخير، لا أعلم ماذا يعني؟ خلينا نقول إيه الإيمان بالله، الإيمان بالمفارق، الإيمان بقوة فوق هذا الكون مسيطره عليه بمعنى الا نكتفي بالكون كمنظومه مغلقه كالماديين اه إذا ما اكتفينا بنكون متدايرين بمعنى او باخر بالمعنى الاوسع للدين خلاص هذا هو ها والاخلاق دائما لابد أن تعود اليه على مذهب الاطلاقيين اذا ما امنتش بالمفارق ها مش من الصعب تقريبا من المستحيل انك تعيل لي اساس الالزام الاخلاقي ما تستطيعش ما تستطيعش ابدا وفي الاخير حتصير نسبي وفي الاخير والاخلاق كلها سوف تعدم قيمتها مظبوط ولا لا يستور الخير والشر ايه ما هي معايير متغيره باستمرار ما في المشكلة وهذا اللي بيصير وعلى فكره الغرب لما يعني علم نفسه بهذه الطريقة اه شبه الشامل اللي بسميها المسيري شفنا انتهى لايش لا للفاشيه لا والنازيه والاستالينيه وشيء مخيف ومرعب مرعب شيء مش طبيعي يعني ايه ولحد على فكره لحد الغرب المتحضر هذا معنه في طبعا مزايا انسانيه عظيمه جدا وتلهم اه وتوحي وتعلم لكن برضه في منازه غريبة جدا جدا عندما نسمع مثلا وزير دفاع كبير في دولة مشهورة عالمياً يقول لك مهم ليس هذا الثمن يعني كوست هذا محتمل ما شوق مثلاً؟ هلاك مليون شخص قال لك محتمل مليون عادي هلاك مئتين وخمسين نذبحهم عشان حقق هداف ممكن ما هو هذا؟ هذا النوع من العدمية الأخلاقية لذلك أنا سميت هذا ايش النجاح هو النجاح في الفشل الكبير هذا أكبر فشل في الأخير لأنه الفشل الأخلاقي أفضل السؤال شوية شبت من من الروائيين العرب يغفف نظر؟ ذلك تدرك أمس للاستفسكي فمن من الروائيين العرب اللي يغفف؟ اللي أكون صادقاً في الحقيقة أنا يعني إيش؟ يعني لا يعجبني كثير القراءة للروائيين العرب نجيب محفوظ قرأت له مش كل أعمالها في الحقيقة بعض أعماله روائي كبير بلا شك فيما عدا نجيب محفوظ لم أقرأ لروائيين كبار طبعا طبعاً الحكيم قرأت له أشياء وقرأت الروايات التي أثرت اللغط هذا في ما كان اي اقرا للروايات الاجانب ارى شيئا مختلفا حقيقه اعمق بكثير. اعمق بكثير اه ارىهم من الروايه العرب اه الابرز منهم الابرز منهم دوستويفسكي والكبار طبعا التقليديين هوجو ديكنز من الامريكان المعاصرين شتاينبك قرات له الكثير كثيرين على الفرنسيين ايضا قرانا لهم هذا اسكندر دوماس وابنه لابو الابن لكن يعجبني أكثر اكثر واحد دوستويفسكي يعجبني كثيرا اه في سؤال شخصي حدثنا عن نشاطك اليوم من الصباح إلى المساء والله أنا لا أحب الأصل الشخصي وتحرجوني وبعدين كل ما تحدث عن شخصي أندم، والله العظيم آه يعني لمرة ذلك عملتني يعني أي شخص وما شخصي؟ وشوفوا شيء غير شخصي آه أنا في الاخير أقول لك بصراحة يعني لست منظماً في حياتي عندي أولوية للقراءة محور حياته كلها في اليوم في النهار القراءة وكل شيء غير قراءة عرضي في حياتي النوم، الأكل، الشرب، الزيارات، الموعيد، كله عرضي هذا ما يهمنيش لذلك ممكن تشوفني مرة بنام الساعةية التاسعة صباحاً ظلت الساعة ومطول الليل وأنام تاسعة صباحاً عموماً أنا سهير يعني عشان خراءة خراءة عندها الأولوية المطلقة سبحان الله وخلاص وغير هيك كل شيء ينتظم حول خراءة هو هذا سؤال هل اكتشافات العلمية هي المقدمات لأي نظرة فلسفية جديدة للإنسان والكون مثلاً جاليليو كمقدمة لديكار نيوزن كمقدمة لديكار في زعم برفاند رسل برثاند رسل رائد للفلسفة التحييلية في إنجلترا قال انتهى عهد الفلسفة العقلية والتأملية الفلسفة انحصلت الآن وتقريباً هذا كل التحيليين يعني عندهم نفس النزعة انحصلت الفلسفة فقط في أن تكون تعليقاً على العلم ماهي العلم يقول؟ نحن كفلسفة نتكلم عاد برثاند رسل بس هذا هو لكن في رأي الآخرين لا غير صحيح طبعاً لا نوافق على هذا ينفق على هذا مطلقاً تخيل؟ آه يعني الفلسفة المتفزيقية ستبقى إيه؟ فلسفة بحيارها ممكن تستعينها ببعض الطروحات والنتائج أهلا وسهلاً لكن بالعلم بغير العلم هي مستمرة وباقية وهي أعمق من الطروحات العلمية حقيقةً آه لكن في نظر التحليلين صحيح ما في الفلسفة انتهت بقية الحين تعقيب على العلم يعني بسؤالين تقريباً في محور واحد كيف نصنع العقلية الفلسفية وأهم المراجع الفلسفة؟ والثاني ما اثر ترجمه بحاجه العنديه الامه اليوم ترجمه شيء مهم عادمه للاسف ترجمه طبعا في ترجمات في الكويت ما الله مشاريع مشهورة، في مصر كذا بالذات اه العراق كان فيها ايضا مشروع ترجمه لهم كل هذه المشاريع لما تيجي ايه تقومها اه وتشوفها للاسف تقريبا تكاد تكون 0% طبعا في اتفاقيه التنميه العربيه 2003 تقريبا على ما اذكر ما تنجزه إسبانيا، من الترجمات اسماني مش دول متقدم يعني في السنة او في سنتين, في سنتين كان الحصير عن سنتين أكثر مما انجزه العرب من ترجمات من عهد المأمون إلى تلك السنة 2002 تقريباً وثلاثان في سنتين اليونان, اليونان اليوم دولة هذه تترجم أكثر من العرب تركيا تركيا تركيا تستهل الكتاب ورق أكثر من مجموع العرب كلهم عشان كون واضح معاك للأسف ما زلنا أمة لا تقرأ نحن لا نقرأ العرب لا نقرؤون اه الاستهلاك الكتابي عندنا ضعيف جدا جدا جدا اه انا شايف بفضل الله يعني ايه انه من أكثر من الناس اللي بيقراوا وكذا اليوم الشباب المسلم كل شاب مسلم عنده مكتبه في البيت وهذا شيء ممتاز يحسب ايه حقيقه العالم الاسلامي يعني كل شاب مسلم عنده مكتبه اقل شيء 200 300 كتاب لكن مرات بتلاقي واحد ايه من غير ملتزم وغير مسلم ويدرس فلسفه مكتبته كلها 20 30 كتاب لا يهتم وفي ناس مثقفين طبعا غير اسلاميين موجودين برضه لكن على قله والمسلم لا يقرأ بالقدر الكافي أنا أقول لك حتى علماء هنا لا يقرؤون بالقدر الكافي نحن لا نعشق القراءة آه. في القديم كان يعني الوضع مختلف تماماً فإن شاء الله الوضع يصير أحسن فيه فيه تقدم شيء عن شيء إن شاء الله أهم المراجع الفلسفة والله صعب نقول أهم المراجع الفلسفة عالم كبير جداً لكن إذا دعنا نقول إلا المبتدئين مثلاً لو بد أن أنصح شباب وأخواتنا مبتدئ مين مبتدئين؟ إيه؟ يعني أنصحهم مثلا. قصة الفلسفة ولديورانت جيدة لو شفع بقصة الفلسفة الحديثة احمد امين زي كنا نجيب محمود بكون احسن ليش مع انه هذا الكتاب هو على فكرة عالى على قصة ايش الفلسفة لديورانت لكن في بعض المباحث احسن من لديورانت والسحي مثلا كانت اه لما تحدث عنه تحدث عنه بطريقة احسن من ديورانت واوضح واكثر ايه علمية ثاني يعني فهذا جيد ايضا خاصه الفلسفه اليونانيه ايضا للاثنين لمحمود وامين كويسه سهله افضل منه اه الفلسفه اليونانيه فولتر ترجم هذا ممتاز عرضه يغني عنه ملخصه الحضاره لا لا لا هذا تاريخ هذا يغني عنه لا ما لا هذا تاريخ هذا كتاب تاريخ نعم بعدين في عندنا ايش من كتب الجميل جدا مباهج الفلسفه هذا من اجمل ما تقرا على الاطلاق مباهج الفلسفه مباهج اه لا مباهج بلجرز اوف في الأسر كان من السنسف الفلسفي و الدورانت مباهج من بهجة يعني مترجم نعم. مترجم نعم ترجمة مصرية في الستينيات مباهج الفلسفي في جزئين ممتاز. ممتاز هذا روع الكتاب هذا أسس الفلسفة توفيق الطويل رحمة الله عليه هذا كتاب أكاديمي جامعي طبع 19 طبعا ممتاز هذا أسس الفلسفة كتاب جيد نعم. يعني اخذنا بعض المباحث اه فيه كتاب مثلا العقل والوجود انصح به يوسف كرم يوسف كرم هذا كتاب ممتاز العقل والوجود اه في عندنا كتاب اخر له الطبيعه ما بعد الطبيعة ما بعد الطبيعه يوسف كرم في المتفزيقه والله منطقي هو اه لا لا لا, لا, لا لا لا كان يعرضها, يعرضها. فلسفه عقلاني هو ايه بعدين آه. يعني إذا.. اه نعم في عندنا مبادئ الفلسفه هينتر ميد ترجمه زكريا ممتاز هذا هذا ممتاز هذا ما عم بهل بنفس الطريقه يطرح الفلسفه بشكل موضوعات موضوع ويتكلم عن كل ما يقيل فيه طبعا هي بطريقه هي لكن جيده اه هينتر ميد ترجمه زكريا الاسلاميه الفلسفه الاسلاميه نعم صح خلينا نشوف الفلسفه الاسلاميه مثلا نبدا بشيء مبسط في عندنا تاريخ الفلسفه الإسلامية ديبور الفرنسي وترجمت عبد الهادي ابو ريده الله عليه تاريخ الفلسفه الاسلاميه ديبور بور ترجمه ابو ريدا. بعدين مهم جدا في الفلسفه الاسلاميه تمهيد اه تمهيد لتاريخ الفلسفه الاسلاميه مصطفى عبد الرازق اخو علي شيخ الأزر كان هذا كتاب جيد وله قيمه بعدين في الفلسفة الإسلامية من جزئين لا، ليس النشار، لا مدكور ابراهيم بيومي مدكور هذا رسالته، على فكرة، للدكتوراه، ممتاز هذا كتاب فيها هذا الرئيس مجمل اللغوي في القاهرة الله يرحمه ابراهيم بيومي مدكور في الفلسفة الإسلامية منهجه وتطبيقه منهج وتطبيقه في جزئين، هذا رسالته العليا كانت ممتاز هذا، بعدين عشان توسع هذا لا يغني بس هذا مقدماته كويس تفهم بالفلسفه عشان تتوسع خذ 14 اه الفلسفه هذا او مبادئ الفلسفه الاسلاميه وكل منهما في مجلدين وشبه يعني ما قدرت اخذ هذا نفس الشيء اه عنده عبد الجبار الرفاعي عبد الجبار الرفاعي كتاب في مجلدين اسمه الفلسفه الإسلامية أو مبادئ الفلسفه السميه كتاب ثاني متطابق معه عبدالجبار الرفاعي آشيعي بس هو متفتح جدا مش متعصب بالعكس يعني ممتاز ياريت كل الشيعزة بفكر بالطريقة هذه رجل المتفتح ما بأمرش بال في عنا خمستعش إذا وجدته هذا بكون حسن هذا وسهل آه أسس الفلسفة وطريقة الواقعية شكرا شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك أسس الفلسفة وطريقة الواقعية الطبطبائي ومطهري هذا كتاب يعرض للفلسفة منظور فيرسوف إسلامي كيف لم تكفر لا, لا لا لم تكفر أكيد مستعيل كيف لم تكفر لا لا كيف لم تكفر طبعا لأنه لو قالي لم تكفر معناها أكيد كل كله كفر يعني و... لا ما يقولوا هيك لكن أكيد كيف لم تكفر لا كفر طبعا كفر طبعا اه كفرتوا قالوا كتب عني كتبوا اسم الكتاب الاسود سموا الناس لانه اسود طبعاوا بالاسود اه الاخضر اي وزعوه غادي فيه النمس وكذا كلام فارغ يعني الناس مشطاه اه يقولوا مناقشوا مناقشوش بس بكفروك برا طب تعالوا خشوا انا قاعد حي ارزخ رجعت للمز تعالوا لا طبيعي هذا طبيعي ما يكفر البخاري وكفر رحمه الله عليه صحيح مسلم كفر ليه <سؤال>, <سؤال>, <سؤال>, سؤال كيف لم تكفر انما كان كيف لا تكفر انت سالته لا انا <ناحية> <أه> لا لا اعتقد كيف لم تكفر لانه كيف لم تكفر مش معقول يعني <تكفر> ايه معنى كيف لم تكفر <مش> ايه فايده <أه> يعني انا حكيت اشياء مثلا في الدوره هذه اه يعني <أه> اشياء اعتقد انها يعني دعم قوي جدا جدا للايمان بالله تبارك وتعالى منثاي <منخل> العلم وحقائقه واشياء يعني ما بالعكس اه اه يعني أنا بفضل الله من صغري حين كنت في الإعدادية آه يعني عدد لا يعلمه إلا الله من الناس كانوا في الأربعين في الخمسين وكانوا مثقفين كبار دخلوا على الإسلام على إيدي ماركسيين كانوا وأنا كنت في الإعدادية بفضل الله آه ولد صغير كنت يعني معروف عني انا لما كان عمري أحد أحد السنة آه أرادوا قتلي أشيوعين في غزة قتلي نعم مهددوا بقتلي أحد أحد أحد السنة كنت أكتب مجلّات وأبحاث ودراسات عن ماركوز وعن فرويد وعن ماركس وأنشورها وا كيف اكتشفت هذا على المسجد تبعنا المسجد الكبير فدخلت واذا رجل رحمه الله عليه اه كان اسمه ابو مازن ويحمل ابنه مازن ابنه هو البكر ويقسم طبعا كان ما شاء الله يعني رجل جلدا وقويا وشجاع قال انا أقسم بالله سافدي عدنان بابني هذا وافديه بنفسي كنت عدنان عدن مين ما خطرليش طبعا يعني وقلت ايش القصه اخوه اسمه عدنان ابو اسمه عدنان طبعا قلت قصته مين فبعدين في واحد اسمه كان من تلاميذ عبد العظيم الله عليه صديقي هذا كان كبير قلت له حجازي عن مين بتحكي قال لي عنك قلت له عني يفديني ليش يفديني ايش القصه قال لي ما في مشكله قلت له احكي لي قال لي قلت انا بخافش فعا كنت شجاعا قوي القلب قلت له ما بخاف من اي شيء ايش, إيش في قال لي جانا تهديد بقتلك قلت له بقتلي من من قال لي شو يعني قالوا شنقتلوا هذا الشاب او هذا الولد هنقتلو <تصفيق> خطر كبير علينا يعني <تصفيق> ايامه كنت جالس مع واحد شيوعي كبير كان على معسكر 45 سنه يدرس البيولوجي في الثانويه ابن عم جاي يصلي وسمع لي كلي دروس اه هيك اسطوانه هيك بدرس فيها هو <تصفيق> <تصفيق> عندي جماعتي يعني فتاثر كثير قال لي يا شيخ بدي اخذك ايه لابن لا عمي قلت له ايش قال لي هذا شيوعي اتناقش قلت له على الرحب والسعه رحنا على البيت شافني هيك احتخمت انا ولد صغير قاعد ضعيف كنت ماذا يناقشنا هذا؟ ويتظهر فيه بغضب يعني أنت جايب لي هذا مستحقرنا ماذا؟ وبدأت معه مسكين، وقلت أنه يبدأ بالمقولات الداليكتكية، مقولات؟ وبدأت <تصفيق> أناقش مسكين ذهل ذهل للرجل، بعد ذلك دخل معي في التطور لدارون، حكيت له كنت أقرر أصلاً نواعه ملخصه، تلخصه عندنا اليوم، آه. ما صدقش، الرجل ما خلص، قال له، قال له، هل تعرف هذا؟ قال له عمره العقلي لا يقل عن خمسين سنة، مستحيل قال له قال له هذا كذا وسبحان الله من من تلك الجلسه بفضل الله عز وجل صار يصلي والتحق بالمزج وترك كل الكلام وراجل مثقف ويعني استاذ في الثانويه وكذا فقال لك هذا خطير هذا راح يخرب الدنيا كلها هنا وهذا تكر اكثر مره عاد بفضل الله الاجلس معاه خلاص جلسه واحده ما في ولما اقتنع يشوف عليه ما في نلعب به فهددوا بقتله والحمد لله اخواننا غير المسلمين بارك الله فيهم قالوا لهم قتل هذا الولد لن نترك شيوعيا في هذا المعسكر الا نقتله فقالوا له خلاص، بطلنا فأسأل الآن لماذا لم تكفر؟ لا بالحكس <تصفيق> إيه إيه. أبداً ما طبعاً وحتى السؤال خليهم يقولوا لماذا لم تكفر؟ لم أجد لم أجد شيئاً واحداً يحمل على اكفر هذا هو ما وجدت والله أبداً والله أبداً، أنا الباحث عنه لا منصغري الأدلة كلها تتظاهر عليه لا إله إلا هو والله العظيم ممكن أن أشك في نفسي، لا أشك في الله ممكن أن أشك في نفسي عادي آه. أشك في الله مستحيل مستحيل. وهذا اليوم شرحته لشيخ راح الشيخ عبد الله كنت تستوعب هذا. هذا اسمه برهان الصديقين هذا ابن سينة قرره وبعدين قرروا مولا صدرة وبعدين فيه قرروا فيرسوف فرنسي في 500 صفحة برهان الصديقين عكس كل البراهين يقول الله لا يستدل عليه وهذه الطريقة ليست قوية وإنما يستدل به على كل شيء على فكرة ديكارت كان يؤمن بهذا ديكارت كان يرى أن الله والإيمان بالله ونور الله هو, إيه؟ هو معيار الإيمان بكل شيء آخر وأثبتها بطريقة فلسفية بس إبنسين أفضل ورهن صدقينه هو نفسه لكن أقوى بكثير, بكثير. فالقرآن الكريم أشار إليه سنوليهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا الطريق العادية تستدل إيه؟ على الله بعدين قال أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فصار هو تبارك وتعالى برهان كل شيء آه. فلا يستدل اي بشيء عليه لانه اكبر من كل شيء ولي ذلك ابو بكر الشبل دولف ابن جحدر اه الكبير اه عنده ديوان شعر اه ايش يقول يقول كل اشاره من الخلق اه الى الحق مردوعه عليهم حتى يشيروا بالحق الى الحق كيف تستدل عليه وهو ايه وهو دليل كل شيء لا اله الا له اي فطبعا لم اكفر اني لم اجد ايه سببا واحدا يجعلني اكفر ابدا ناس الله العصمه والثبات اي شيء ان نموت على الايمان والله العظيم اهم شيء يا اخواني مساله صعبه على فكره مش سهله ان تموت على الاسلام الله قال ولا تموتون الا وانتم مسلمون نسال الله التثبيت انا في اشياء يعني وبدلهم الله ما لم يكونوا يحتسبون اه سفيان دخل عليه مره يوسف ابن أصباط. قال فنمت عنده ليله يبكي آه. طوال الليل انفجر الفجر وهو يبكي سوفيان الثوري فيقول يوسف فقلت له يا أبا سعيد يعني أتبكي لذنوبك فأخذ تبن من الأرض تبن قال الذنوب على الله أهو من هذا. الله يغفر الذنوب الله غفار لا يلا هو الذنوب ما في مشكلة يعني ايش الذنوب على الله أهو من هذا انما ابكي خشة أن يسلوبني الإسلام ايه منصور ابن عمار هذا رجل كان من أولياء الكبار مشهور مشهور له أي مقام عظيم يعني في الورع والعرفان والزهد يقول كان لي أخ في الله يزورني في شدتي ورخائي لا يقطعني وذكر من اجتهادي في العبادة صلاة وصيام وقيام وذكرا وتألها شيء عجيب كم شاء الله قال ثم انقطع عني مدة فسألت عن فقير هو إيه يشتكي عليل يشتكي قال فدخلت عليه فإذا هو مبتجع على فراشه وقد ازرق لونه وغلضت شفتاه وحمرت عيناه وضع صعب ينزع لكن وجهه غير مطمن يعني ليش هي شدة شديدة قال فقلت له يا أخي أكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله يخفف عنك فنظر إلي شزراً باحتقار فقلت له ما؟ ما يا أخي قل إلي الله محمد رسول الله فلم يلبني لم يقلها ويرجل يموت قال فقلت له لا والله إذا لم تقلها لا غسلتك ولا كفنتك ولا صليت عليك فقال يا أخي يا منصور هذه كلمة حيل بيني وبينها فقلت ماذا وأين الصلاة وأين القيام وأين الذكر وأين الصوم قال كله أعمال كنت أعملها للناس لكي أرى ويقال وقد حيل الآن بيني وبينها قال ومات ولم يقلها ايه عمليم السهلة مش سهله ايه عمليه مسافه ناس والله الثبات وحسن الختامه اتفضل نماذج نماذج يتم البث ثاني من الحديد على صفحات في التاريخ تجاوز الشرقيه <صحيح> هذا خطا هذا خطا طبعا ايه مشهور لكن له ما يبرره طبعا حتى عندما نعرف انه خطا ليش آه. طبعا في الحقيقة الفلسفه لم تبدأ ايه بالإغريق. ما يعرف ايه يعني بالمعجزه الأثنية أو المعجزة الإغريقية ما في شيء اسمه إيه؟ معجزة يونانية غير صحيح إذا في معجزة فهي المعجزة الشرقية برنال ابن المؤرخ الكبير ألف كتابهم ضخما حواري سبع مجلدات شعام الجبار اسمه بلاك أثن أثنى السوداء ومعنى أنها أثنى السوداء يعني كل هذا النبوغ في العلم والفلسفة له أصوله إيش؟ الشرقية في بلاد إيه؟ الشرق وسماه ايه طبعا ترجم منه أحمد عثمان عثمان اسمه احمد عثمان اه بالثاء المزدوجه مش بالثاء المثلثه اه ترجم منه حوالي 5 مجلدات ما شاء الله ترجمه عظيمه ممتازه ممتازه اه فهذا اثنى هيئ السودان والديورانت ذكرناه على فكره اليوم والديورانت في قصة الفلسفة كان يرى ايش انه الفلسفه اغريقيه والابداع اغريقي ولم يشير بكلمه ايش الى جهود الشرقيين في قصة الحضاره لا اشار تطور فكريا ودرس الرجل وألفه وقصه فلسفه وهو شاب قصته حضاره 25 سنة، يعلف فيه كتاب ضخم فذكر أن ايه الشرقيين هم ايه جور سارتر مؤرخ العلم الاكبر اه صاحب اكبر موسوعه تاريخ العلم اه مؤرخ امريكي من اصل برضه شرقي ذكر شرق يعني اوروبي طبعا ذكر ان المعجزه الاغريقيه لها اب ولها ام اه أبوها ابوها فهي الحضاره المصريه واما امها فهي بلاد ما بين النهرين يزبطام لي قال هذا الاب الاب وهذه وهذا الاب وهذه الام آه. كثير كثير الحمد لله يعني الان بدت هذه الفكره هي تنتشر انه فعلا الشرقيين هم هم الاصل في تيماوس ها المحاوره دي ذكر ذكر ان اليوناني كانوا ينظرون الى ايش يعني كبارهم علماء على انهم اطفال اذا ما قيسوا ايه بالحكماء مصر وكهنه مصر ايه الفكر شرقي والعلم شرقي حقيقه لكن لماذا الى الان مهدي فضل الله اه عنده كتاب اسمه ايه اسمه اللي اللي الفلسفه نشات في الشرق اولا وجاي فيه دراسات واشياء ممتازه يعني هذا الموضوع اصبح لي منورا لكن لماذا لا نفعل اقول بصراحه كل ما بين ايدينا من حكمه الشرق لا يشكل مباحث فلسفيه ايش متكامله وحقيقيه هو تامات هو تامات وشذرات لذلك برضه نحن اللي يبدا يبدا فقط بالاشارات هذه انه في أصول شكل لكن حتى عن فلسفه حقيقيه ما فيها مش لانه ما كانش فيه إيه لانه إيه؟ لم يصلنا وهذا السبب سؤال ما المقصود بسلبيات الافكار عند بيركلي بيركلي طيب كما شرحنا ايه بيركلي او مثاليه بيركلي الذاتيه ذكرنا انه بعض المثاليين يا اخواني يحولون الأشياء الاشياء الى معاني يحولون الاشياء الى معاني بيركلي كان يصر على تحويل ايه المعنى الى شيء فهو لا يعترف ايش لا يعترف إيه للشيء بأي واقعية حقيقية, بأي واقعية إيه حقيقية. طيب وبعد ذلك إيه طرحنا إيه التساؤل الذي طرح عليه علي. قيل لبيركلي أنت تقول بهذا المعنى ولكن نحن لا إرادة لنا هذه السلبية لا إرادة لنا في تخليق هذه المعاني صحيح؟ تنهل علينا على الرغم منا وكيف تأتي متناسقة؟ وكيف تأتي متوافقة بين افراد مختلفين؟ صحيح؟ المفروض أن تختلف إراداتهم، لكن مع ذلك لا إرادة لأحد في, إيش؟ في أن يستقبل هذه الأفكار وهذه الأشياء، فعاد يقول إيش؟ الله هو الذي يتكفل بخلقها، أنت ملكاش أي دور، فأنت حتى سلبي في أفكارك هذه، تخيل؟ يعني لا تولدها بإرادتك، فهذا معنى إيش؟ سلبية الأفكار عند جورج بيركلي، نعم. السؤال عنده فتنة محمد. تفضل يا. و... اسمعك وانا تفضلي اسمعك شاء الله جزاك الله خير على الدوره جميعا ان شاء الله والله هذا الشيء من قوانين المواصلات ان شاء الله إن شاء الله اكونك ان شاء هو بدي ابغى من عند رقم امم ا ا وصفه تعالى طبعا يعني انا ساعات يقط بالبال ا وصفه تعالى لما يتكلم عن سيدنا الله نور صلواته الاطبعيه صفر مثل اموره اي لا مشكال نعم وبعدين وصف قائلا ان وصفه تعالى الى الشجره الزيتونه العشقيه والغطيه ويختم الايه بوصفه تعالى لا احد لله يوم الدين احسنتي نعم فأحسيت أن ما هي الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يصفر نفسها أو يصف يعني نورها بهذا الشكل مشكلات فيها مصباح مصباح تأنه كوفر مدوري نشط كوفر كوري مقر نور الشمس أكبر نور الكوفر مثلاً نعم لا. لأن الشمس حارق صراحة فقط في بارس سؤال بعدين أبو أصل لك أنه إدار الإدار هذي الإنم من الله سبحانه وتعالى هل بقصود أن أساني أب أن يترجم إلى عمل ويكون الإنسان يتقل يصوي يصوم يحج يرأني فرض الله سبحانه وتعالى أحسنتي بارك الله فيك طيب بالنسبة للآية الجليلة التي أفردها بعضهم بالتصنيف كالي أبي حامد في مشكات الأنوار أفرد هذه الآية بالتفسير على طريقة العارفين أو العرفاء ننبه فقط في تفسير الآية من سورة النور الله نور السماوات والأرض إلى أنها ليست على ظاهرها بل هي مؤولة بنص الآية فالله ليس نورا أه؟ أه؟ وإنما هي ميتافوريا. مجاز هنا في استعارة واضحة استعار الله النور تبارك وتعالى استعارة ليش؟ للإضافة لأنه قال الله نور السماوات والأرض ما قالش مثاله إذن هو نور قال مثل نوره فراح أضافه إليه إذن نور الله ولا ما الصحيح الله ليس نور أنصار الله ليس إيه؟ ضرورة, ضرورة اختلاف المتضائفين ولا صحيح الصحيح المضاف والمضاف إليه شيئان مختلفان الشيء لا يضاف إلى نفسه مثل نوره يهدي الله كما تفضلت يهدي الله لنوره من يشاء ولا صحيح الصحيح معناها الله شيء والنور شيء طب ليش قال الله نور هنا الحكمة في الآية شوف هذا القرآن الكريم دقة عجيبة أه؟ إشارة منه تبارك وتعالى إلى أن النور أكثر شيء في عالم إيه؟ المخلوقات أو في عالم الوجود والممكنات يمكن يمكن أن نقارب به لا نقول طبيعة الله لا الله ليس له طبيعة لكن أن نقارب به إيه؟ هذا المجد اللامتناهي نقارب به رب العالمين والتفكر في طبيعة النور مهم جدا جدا يمكن إيه؟ أن تكون أقرب متافوريا إيش إلى الاختراب من الحقيقة المطلقة النهائية في صحيح مسلم من حديث أبي مرسل رضي الله تعالى عنهما قام فينا رسول الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تبارك وتعالى لا ينام إن الله تبارك وتعالى لا ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل والخامسة حجابه النور لو كشفه لا احرقت سموحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه هنا ايش حجابه النور ليس هو نورا ابدا النور مخلوق النور خلق من الخلق في الاخير ما فيه وله قوانين ماديه وله قوانين ايه ماديه تدرس في عالم الفيزياء النور آه. بكل انواعه طيب لا طبعا العلماء الكبار كالإمام النووي في المنهاج وهو شرحه على مسلم ذكر ماذا اه ذكر أن الحجاب هنا قال حجابه انتبهوا الاضافه والعربيه متوسعه مرنه جدا في الاضافات والاضافه اللي عندنا ملابسه وقد تكون على الفعليه وقد تكون على المفعوليه وقد تكون البيانه وقد تكون البعضيه مشكله فلما اقول حجابه النور اه حجابه النور الحجاب الذي يحجبه ولا يحجب خلقه عنه يحجب خلقه لأن الله لا يحجبه شيء لو كان النور له حاجبا لكان له ايه ساترا ولو كان له ساترا لكان له حاصرا ولو كان له حاصرا كان له قاهرا وهو القاهر فوق عباده هذا التعبير النوي قدس الله وزره شيخ مشاكل المسلمين فإلى هذا الحجاب على معنى أنه يحجب خلقه ولذلك في حديث أبي ذروه وفي صحيح مسلم يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه محجوب بالنور انا محجوب بالنور يعني دوني ودونه نور فأنا حجبت عنه تبارك وتعالى بالنور نور أن أراه بعضهم حاول إيش يعني أن يضبطها نورانياً أراه لا. هي نور الناره لانني محجوب وهذا يؤكد ايه حديث ابي موسى حجابه النور حجابه النور طيب ناتي الان لنتامل في طبيعه النور حتى استعاره الله لا اله الا هو لمجده ليش الله نوره طبعا الصحابه كان واضح لديهم انه هذه اضافه ليس على ظاهرها تصور اه مركب ليس على ظاهره وانما ايش بمعنى الإضافة ابن عباسش قال قال الله نور السماوات والأرض الله هادي أهل السماوات والأرض ويروى عنه الله نور السماوات والأرض فسرها إيه بأنه نور مش هو نفسه إيه النور حاشا لا إله إلا هو ما هو يقول أنا لا أملك تفسيرا كيف نرى الرؤية مسألة معجزة كيف لسه كيف ندرك ونفهم ولا واحد يفهم الشيء هذا كل هذا بنور إلهي بعطاء إلهي أه؟ بعطاء إلهي طيب من؟ النور حين يتخلل كل شيء، تخيلوا الآن مثلا أننا ولدنا في عالم ضحيان بالشمس أه؟ والشمس مسامتة دائما لنا أه؟ لن نتخيل إيه العالم بلا, إيه؟ بلا شمس، صحيح؟ سينعدم مفهوم إيش؟ الظلام والظلمة وفي الحقيقة مفهوم الظلام ليس مفهوم موجودي بعدين مفهوم إيه؟ سلبي عدمي، لأنه هو؟, هو عدم النور، مثل الظل ما هو؟, هو الظل؟ هو الظلام، ماذا؟ وضع حاجز دون إيش سير إيه؟ الشعاع يصبح عند الظلم هو الظلم هو فلا من الصحيح فهو ليس مفهوماً وجودياً هو مفهوم سلبي، مفهوم عدمي، مفهوم عدمي فمن الشرور بسموها من الشرور السلبية طيب، فلو افترضنا أنه إيه؟ عشنا في هذا العالم الضحيان بالشمس المسام مثلنا على الدوام، على إيه؟ الدوام ما سيصير؟ لن نشعر بالنور، صحيح؟ لن ندرك أن هناك شيء اسمه إيه؟ النور وعنده صفات ذلك، لن ندرك الله تبارك وتعالى حاضر ايش لا يغيب لا اله الا هو بمدده بفعله بتاثيره بتجليات اسماء وصفاتي صحيح من شدة الظهور الخفاء مثل النور صحيح النور لانه فقط احنا ادركناه لما, لما يغيب ينقطع ادركناه والا كان ما ادركناه وانا عندي تشبيه قديم لنفترض مش النور نفترض في شيء مسموع اه يولد ايه الانسان ومن لحظه ميلاده في صوت ها يعمر الكون كله لكن على, إيه؟ على تواتر وتجانس أيًا كان هذا الصوت؟ مم... نفس التجانس لن يفطل له الإنسان لن يسمعه وسيموت دون أن يسمع هذا الصوت لو هذا الصوت لحظاً قطع حدوك الإنسان ما الذي حدث؟ حدوك أنه كان فيه شيء؟ آه. واضح؟ دوام لا إله إلا هو تخلّ النور لكل شيء في الوجود يجعل الناس غير الصالحين غير اليقظانين غير ملتفتين لهذه الجوانب لا يشعرون به لا اله الا هو صحيح آه. ولذلك الله عز وجل الحين اي يعطي بعض اوليائه اه وبعض الصالحين بالتفات القلب منهم لو القلوب منتفته اليه هي تريد ذلك انتبهوا كل نهد هؤلاء وهؤلاء والله لو اراد الانسان مفهوم الاراده ومن اراد الآخرة، فمن يريد ثواب الدنيا يريد هل تريد مشكلتنا نحن حتى بكون متدينين تديينات لا نريد بنفكر احنا نريد احنا ما نريد صدقوني اه احنا نريد المجد والشهرة والكلام ونسلي بعضنا والروح يجوا يشوفوا بعضنا لو بدنا فعلا وجه الله حقيقة ومارقنا هذا كما ارق الناس الصحيح والعرفاء كان حيكون لنا احوال مختلفه وتديننا حيكون على نوع مختلف وحتدركنا العلايه الالهيه وحنبدا نشعر بالحضور الالهي بطريقه غير عاديه غير عاديه بحيث خلاص لا يغيب عنا لا اله الا الله شفت زي في كل شيء ولا تشخ فيه لا إله إلا هو آه. فهذا كله مأخوذ إيه من أمثولة النور من أمثولة النور فيزيائية لحد الآن النور هذا حير العلماء سبحان الله بالذات النور هذا كسر رؤوس الفيزيائية لحد الآن وليس قدرين إلى اليوم آه؟ طبيعة الضوء أو النور ليست مخطوعة بها فهم في الأخير عملوا حل توافقي قالوا عنده طبيعة مزدوجة عنده طبيعة جسيمية وعنده طبيعة تموجية وموجية <تصفيق> كيف يا أخي؟ لانه سلوكه غريب وعجيب لا يصدق فعلا مش حيشرح لكم الموضوع طويل طبعا الدرس في هو يسطك المسلكين يسلك سلوك جسيمات ومره يسطك سلوك ايه موجات فما عرفناهوش كل شيء عدا يبقى يكون موجيه جسيمات او دقائق الا الضوء معناه ملغز البيرت اينشتاين في النسبيه فعلا وعلى فكره هو كل النسبيه هذه جاءت من خلال التفكير ايش وهو صبي صغير في الضوء ماذا لو امتطيت شعاضه وصار فيه كيف كده كده ويطرح الأسئلة هذه في الاخير انتهى إلى أن الضوء هذا برضو عنده حالات استثنائية يختلف عن كل شيء في الكون واعتبره أنشتين السرعة المطلقة في الكون السرعة إيه؟ المطلقة في الكون من صفات الغريبة جدا الضوء يصير السرعة المعروفة مئة ستة مئة في الثانية او ترث مئة تقريبا كيلومتر إيه؟ تقريباً في الثانية أه؟ لكن لو دخل في وسط معينه افترض في ماء كده اه سرعته تختلف اول ما يخرج منه نفس السرعه بيرجع مش بتسرع نفس السرعه من اول سنتيمتر كيف يمتلك هذه الخاصيه مش مفهوم عنده طبائع كثيرة في زي الحديد كثير مهتم ايه بالضوء اه فقصدي اقول انه النور هذا فعلا هو اكبر شيء يمكن ان يستعار لكي يقربنا ايش من رب العزه تبارك وتعالى اذاك هذا المركب العجب الله نور شوفه يعلى خبر الله نوره السماوات ما قال مثل نوري ما نور نور يعني لا لا, لا, لا. كل شيء من نوره لا اله الا هو طيب عشان ما اطولش سؤال اخر لأخته محمد يمكن سالتيني كيف طريقه تحصيل العلمي يعني الرباني او كذا ولا ايش كان السؤال عفوا يعني انا أظن أنك حضرتك جوابتي يعني طبعا بلا شك الإنسان حينه إيه يتنور بالعلم بإذن الله تبارك وتعالى بلا شك يصبح أخشع أخشع وأقرب إلى الله حقيقة وعبادته تأخذ إيه تأخذ طبعا مختلفا كل شيء منه يختلف زي ما قال يعني أبو الدرداء يعني حبذا إيه حبذا نوم الأكياسي ها وقال حب حبذا صومهم وفطرهم ونومهم وقيامهم اه ليه لانه كل شيء بمهنه مختلف عندهم مش مش الناس العاديين وهذا كل يكون ببركه العلم وبركه النور وبلا شك يعني العلم الرباني هذا ينور صاحبه ويجعله يعني احد ذكاءا اكيد واكثر حضورا واكثر تلمحا واكثر التفات باذن الله تبارك وتعالى واكثر اخوانا وخشوعا لاعامر الله عز وجل هذا موجود يعني قصه الامام الشافعي لما لما راى الامام مالك وكان عمره 10 سنوات اه وطبعا اعطاه الموطا في أسبوع اه فقال له, له يا محمد اه انت ايه غلام فيك نور من الله تبارك وتعالى فلا تطفئه او ارى في وجهك نورا فلا تطفئه بظلمه المعصيه حافظ عليه بعون الله بالطاعه طاعه تزيد تنوير الانسان اه, آه. إيه؟ قال ايه القلوب مرهون بكشف هوا وقلب عاص الهوى وقلب عاص يزداد تنويرا وقلب عاص الهوى يزداد تنويرا قبل شكل حتى انا اقول إذا كان سؤال اخت محمد انه في علم ربما لغير المسلمين مثلا أنا بقول لك ها العلم بطبيعته بطبيعته يقرب من الله تبارك وتعالى أكيد ما في كلام لكن احيانا ما بكونش في التفات بكون الانسان ماخوذ ع بتحصيل علم تحصيل جوائز وكذا لكن لو التفت قليلا سوف يدله على الله اه سايحكي لكم حكايه سريعه في دقي دقيقتين او ثلاث دقائق اه هذه الحكايه يرويها العالم المسلم الهندي عنايه الله المشرقي رحمة الله تعالى عليه هذا كان من كبار علماء الرياضيات والطبيعه من رتبه انشتاين وادينغتون والجمع هذول يعني والسير جيمس علم خطير عنده كتاب اسمه المجموع ورشحته بريطانيا <تصفيق> كانت تستعمل الهند ايامها لجائزة نوبل فرفض قال لا قال لي يشرفني ان اتلقى الجائزه من ايه من بلد يحتل بلدي أحتى عالم كبير أوه. مثل نيوتن كذا المهم يحكي لنا قصه عن صديقه عالم الفلك والفيزياء والرياض الكبير ستير جيمس جينز قصه مؤثره جدا دانا نحكيها اه بقول كنت امشي مره في شارع لندن فرائيت ستير جيمس جينز والمطر ينهمر ومعه اي امبريلا او المظله هذه المطريه تحت ابطه وفاتح كتابا يعني يقرا فيه ورايته متوجه الى الكنيسه فرجحت انه ايه يقصد الكنيسه قال فأتيته من خلف، فربدت على كتفيه، فلم ينتبه، مستغرق ولاحظت أنه يقرأ أي في البيبول، الكتاب المقدس قال فأتيته مرة أقرأ، فتنبه قال من؟ عائلة الله أهلاً فقلت له إلى سيدي أمراً، الأمر الأول المطر ينهمر هو المظلة تحت إبطل قال نعم، نعم، لقد استغرقت في القراءة شكراً، هذه الشتدات العلماء الكبار، أستغروا ففتحها، والأمر الثاني قال له يبدو أنك تخصد الكنيسة، قال له نعم قال له السؤالي، من الذي يحدو بعالم مثلك؟ طبقت شهرته الآفاق؟ يعني أن يشارك العامة والعجزة والشيوخ مسألة الذهاب إلى الكنيسة قال، الكنيسة ما كنيسة، عالم كبير، أنت عالم على مستوى العالم قال له أما هذا السؤال، فأجيبك عنه إيه؟ مساءً إذا شرفتني في بيتي الوقت قال الوقت، في ساعة الخامسة مساءً قال، في ساعة الخامسة كنت على البيت، قرأت الجرس، فخرجت لي الليدي جنس قالت لي البروفيسور في انتظارك قال، فلما دخلت عليه في الغرفة وجدت أمراً عجباً لم أره من قبل قط لم يرى حتى مع مسلم وجدت شعر رأس سير جيم وقف كالمسامير وفي حقيقة وقف من شدة الخوف والخشوع وتنهل دموعه وتنهمر بغزارة والرجل مأخوذ في إلقاء محاضرة يلقيها على نفسه ها؟ ويكتب بعض الأشياء والرسومات على السابورة عن الكون وسعة الكون و الكون و سعة الكون و مجراته و نجومه و مش الرجل و شعر رأسه واقف قال فجلست وقد قد إيه تملكني العجب من الحال هذه فكأنه إيه أذن به بعد قليل فقال أنت هنا أهلا و سهلا بك آه قال تنفس الصعداء وقال قال يا عناية الله انا سلخت من عمري خمسين سنة و الناس يظنون أني أطلب العلم و الرياضيات و الرجل كتب حتى في العلم و الموسيقى كتب قرأته له عالم كبير موسوعي وأنا في الحقيقة أطلب العلم من أجل إثبات حقيقة أخرى أهم وأشرف قلت له ما هي يا سيدي؟ قال لكي أبرهل الناس أنَّ الذين يخافون الله حقاً ليسوا الجهلاء بل علماء كلما عرفت وتعلمت أكثر تقترب من الله أكثر ما قال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم شوف الآية العجيبة في المشاهدة وَالَّذِينَ أُؤْتُوا الْعِلْمِ بالإطلاق درجات إيه. لو قال يرفعوا الله الذين آمنوا وأوتوا العلم منكم بصير الشرط إيه؟ مزدواجي يكون مؤمن وعالم الله قال لا أي مؤمن إن شاء الله رفيع الدرجة بالإيمان وأي عالم رفيع الدرجة حتى لو كان غير مؤمن تشاهدوا القرآن عجيب وفعلاً أنت الحين انت تشاهد عالم تحترمه حتى لو كان أي حتى ملحد لك هذا مخ النوبل في الفيزياء تحترمه تحسن قدام إنسان مش ليس سهل يعني هو هذا إيه. فقال فأتبسمت <تصفيق> ضحك يعني أنه خمسين سنة قال فأخضب وقال يا الله. لماذا تتبسّم؟ أتحسب أن هذا الهدف يعني هدف يسير أو صغير قلت لهم كلي يا بل على العكس مما تظن هذا هدف شريف جدا جدا. لكن أنا أتبسّم لأنك سلقت من عمرك الثمين المديد خمسين سنة لتبرهل للناس حقيقة قرآننا الكريم أوجزها في شطر آية قال ماذا؟ قرآنكم في هذا؟ أن العلماء هم الذين يخافون من الله عندما عندهم, عندهم ماذا هيك؟ عنده بالعكس، عنده في المسيحية يا إخواني أن العقل يقود إلى جهنم فسر مظلم العينين مغلق العقل إلى الجنة حسن لك، قال لك هكذا عندهم هكذا طوروا هذه المفاهيم قالوا أين هذا في كتابكم؟ قالوا في سورة اسمها سورة فاطر ألم ترى, الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبار جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء وترجم أهله بالإنجليزية قال فلما سمع الترجمة قام انتفض وضرب المندضة بكلتين قبضتين يدي, قبضتي يدي وقال يا عناية الله إن كان حقا ما سمعت منك وما تلوت عليه فاكتب شهادة مني ألا سير جمش جنز ان كتابكم من عند الله وان محمدا رسول من عند الله معنى اسلم الرجال فهذا يؤكد كلامك يا اختي محمد انه فعلا العلم في الاخير علم نور والعلم طريق الى الله ومن اقصر الطرق الى الله تبارك وتعالى وفعلا هلاك عالم اه اشد ايها في الميزان ايه من هلاك ايه 1000 عابد في قصه يحكيها يحكي الصوفيه خلينا يعني نضحككم بها لكن جميله يعني احدهم ساله ايه شيخه، قال له يا شيخ، يعني لماذا؟ النبي يقول إيه أنه هلاك إيه؟ ألف عابد أهوى على الله وعند الله من, إيه؟ من هلاك عالم آه. من هلاك إيه؟ عالم قال له يا بني لأجل ما سأخصته عليك جاء الشيطان مرة آه. إلى عابد وسأله قال له هل يستطيع في شكل إنسان طبعا يعني. هل يستطيع ربك أيها العابد أن يدخل الأرض هي كما هي في البيضة هي كما هي ما يصغرش الأرض وما يكبش في البيضة تبقى كما هي والأرض تبقى كما هي ودخ الأرض هي كما هي في البيضة هي كانوا طبعاً لا طبعاً لا يعابل لا لا يستطيع فالرجل صار على شفير الكفر ممكن صح أو لا؟ ماذا حكم بالاستحالة؟ ثم إيه؟ ذهب إيه إلى عالم سأله وهو في حلقة درسية هل يستطيع ربك قال له اجعلها تخشخش هي <تصفيق> اجعلها تخشخش فيها بركه ما لازم بدك ما في مشكله لا اله الا الله اه فالعالم عنده من من, من رسوخ اليقين بالله تبارك وتعالى اه ونفون امره وطلاقه قدرته الشيء الذي لا يستوعبه ايش الجاهل ان كان ايه عابدا او العابد ان كان جاهلا ما في العلم العلم فعليا يوسع الافاق يعني بالأمس في اخت فاضله واليوم حتى يمكن حتى أن جاوب عن الموضوع هذا الآن آه. بالأمس كان سؤال عن موضوع قالت لي اخت انا يعني انا قلت في بدايتي لا يتسع عقلي لبعض ما ذكرت انه كرامات واولياء وبقعد في لهجات انا لا أصدقها. لا اصدق حق لي لا يصدق اي اجبته بسرعه او اخت جاءت او اخ ما بعرف اخت او اخت آه. قال لي كيف يعني ايه نثبت اه انه الخوارق والمعجزات او الكرامات يعني ممكنه يعني ألا تتناقض مع العلم الا تتناقض مع العقل طبعا لا تتناقض لا مع العقل ولا مع غير العقل ما تتناقض آه. لكن كيف كيف يمكن اثباتها في ظل الاشياء اللي تعرفنا عليها بسرعه في هذه الايام يا اخواني اه الامكان اقسام في عندنا امكان عملي وفي عندنا امكان فني علمي فني وفي عندنا امكان ايه منطقي أو فلسفي عقلي بسموه الامكان ايه العقلي اوسع الامكانات هو ايش الامكان العقلي صحيح يعني في اشياء ممكن عقليا وغير ممكنه ايش عمليا ما معي ما هيش وفي اشياء إيه؟ ممكن علميا نظريا بس مش ممكن عمليا يعني علم يقول لك هذا ممكن ممكن يصير هيك اه يعني مثلا اذا بقول ايه انه الخلود تقريبا اه انه الانسان اللي يقدر يعيش مثلا مش بشروط كامل نفترض يقدر يعيش مثلا ملايين السنين علميا ممكن ممكن لو ركب سفينه فضائيه اه وصارت بي بسرعه 90% من سرعه الضوء لانه سرعه الضوء مستحيل طبعا بتصير الكتله لانهائيه حسب اينشتاين وضلوا قاعد في السفينه هذه اي هذا ممكن يرجع على الارض ويكون مش على الارض ايه 500 مليون سنه وللسعاي شو وزاد عمره يكون ايه 5 6 سنين هذه بسموها ايش تناقض التوام جورجاموف سمها تناقض هو اللي ضرب هذا المثل فهذا ممكن ايه علميا بس على مستوى ايش النظري على المستوى النظري فنيا الآن غير ممكن فنيا غير ممكن يعني عمليا غير ممكن فالامكان فاللي يقول لك هذا غير ممكن هذا مستحيل نقول له ايش قصدك يعني. قصدك إمكان علمي فني؟ يقول له لا، إمكان العلمي الفني هذا ما يخضع في أشياء اللي أنا صبحت ممكنة، إنبارك أغير ممكنة، ولا ما الصحيح يجب أن نربط الأشياء حول الحقائق الدنيا بالإمكان العلمي الفني هقول له طيب، إيش قصدك يعني؟ آه. إمكان عقلي؟ هقول له آه، أقول لا، الصحيح الإمكان العقلي محدد ومشروط بقوانين العقل الرئيسة قانون الهوية، قانون السببية، قانون عدم التناقض، صح ولا لا؟ إذا ما بتناقض معها، يبقى في ثالث ايش الممكن صح ولا لا اي ما تقولش غير ممكن كيف فكيف تقول لي غير ممكن في اشياء بتعرفوا الان هذا كتاب الارقام القياسيه هذا جيني الساده وهذه حقيقه مش لعب هذا يعني والله اكو سنه بنسجل اشياء ليس لها تفسير اه ابدا علميا ما لها تفسير يعني مثلا الشخص هذا قبل حوالي يمكن اربع سنين اللي عاش طول حياته ياكل التراب سيد هي اه وعمره كبير في السن الان في عقد 7 عمره طول حياتها وجبوه وصوروها جوار كامل مكلي، لا تأكل إلا التراب اللي منها شخص لا يأكل إلا الحديد كل طعامه حديد لن يأكل إلا الحديد ولا عالم في الطب في العالم جديد يفسل هذه الحالة وكيف يا أخي، حديد إيش؟ وكيف يغضل؟ شيء لا يصدق، والرجل طول حياة وجبوه موثّق هذا، فاسر لهذا هناك أشياء الآن، العلم بدأ إيش؟ يعني يضع يده عليه ويوثّق أنها موجودة لكن لا يوجد تفسير، ليس مفهوم بالمرة بالم كل متحد اشياء زي هذه وكلها بحسب العلم هذا المذهب غير معقوله وغير مفهومه وكيف تحت او هذه الاشياء موجوده فيبدو الحين الناس يعني فقط بمجرد الاعتياد يخلقون ايش حدودا للامكان هذا ممكن وهذا غير ممكن وهي حدود ايش اعتياديا من جهه عقليه ومن جهه فلسفيه للاسف بعض الناس طرحوا قال المعاجز حتى بعجز الانبياء هي ضد العقل وبالصيف الاخير حتى ضد قضية الإيمان نفسي هنانهم ليش قال لك لانه هي ضد السببيه تخرق قانون السببيه المعجزات وقانون السببيه به عرفنا الله واستدلنا ايه على الله به طبعا شوف ان هذا هذه طريقه في التفكير الفلسفي ساذه جدا كيف تخرق قانون السببيه من قال من قال يعني قال لك اه لما ايه موسى يلقي ايه العصا بتتحول لحيه وحيه حقيقيه مظبوط اه وتبلع الحيات قال هذا كلام فارغ آه. هذا ضد قانون ايه السببيه ويلا مش تدخن سببيه ابو حامد الغزالي يشوف هالعقل المرتب عنده رهيب، في التهافت، وفي المستصفة قالك لا، هذا ليس ضد أسابية وليس ضد قانون العقل بالعكس، لكن ضد العادة في العادة ما يصير الشيك لكن قال لك الحيني أبو حامد الحيات تتغذى على ماذا؟ على الرمال، وعلى الخشب، وعلى أشياء كثيرة صحيح؟ فنفترض الآن أن حيات جاءت وتغذت على عصى او على جزء منها يقول أبو حامد فتنعقد هذه المادة صور فيها أيش؟ إلى ذلكم الشيء الذي يأتي منه إيه؟ النسل صحيح؟ ثم بعد المسائل المعروفة تتحول إلى حية تتحول إيش؟ إلى حية واصلها ماذا؟ تراب وخشب آه. لكن في الزمان الطويل تستحيل لكائن حي بقدرة الله تبارك وتعالى طبعا أنت ماذا؟ لا يوجد أي شخص عنده تفسير الآن كيف تستحيل المادة الميتة إلى مادة حية للأسف، في القرن التلسع عشر وفي أول قرن العشرين أليكزندر أوبارين، في التحدي السوفيتي قال سهل جداً أعطوني بضع سنين انا سأصنع لكم الحياة في المعمل تعرف كم سنة قاعد في المعمل؟ 20 سنة بعد ذلك رفع رأي البيضاء قال مش ممكن مش ممكن ما في ما فيه إمكانية آآ هيكل هيكل عفوا مش هيكل هيكل في ألماني في قنوة 19 قال أعطوني الماء والهواء وبعض المركبات الكربونية وأنا سأصنع لكم الإنسان يتفضل قال وخذها يالله يروح ولا أصنع ذبابا ولا أصنع شيء كلم فرغ لليوم ليس مفهوم كيف تخرج الحياة من, من المواد يخرج الحي من الميت سر إلهي، صحيح؟ تماماً مدام هذا السر ليس في طوق العلم ولحد الآن يُعزأ إلى الله وسوف يبقى يُعزأ له دائماً لا إله إلا هو أها. معناها لا فرق بين خروج الكائن الحي من الميت وبين خروج الحية من العصى صح أو لا؟ إذا تدخل هذه القدرة هي هي, هي. هو هذا ليس ضد قانون السبيوه فقط المعتدات البسيطه تبعتنا ضد المعتدات الانسان فالدائره اوسع من هذا يعني اه تفضل الى هنا جمعنا في مستقر ورحمه كثير واقول هذا واستغفر الله ولكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته